بسم الله الرحمن الرحمن الرحمن الرحيم حروف مدفعة دعالها الله في أول الصورة يقول الأمسكين سمعهم حيث بعض الحروف ووهد للأمسكين سمعهم الجاف يعرضوا عن سمعوا القرآن كتاب ينزل إليك هذا الصورة يكتب يقول له القرآن كله كتاب أنزل الله إليك فلا يكون في صديقك حاج منه يعني لا بدي لا بديده طبعا يعني لأنها مهار حلوة طويلة تبني هذا ساله ويسير على الحراج ولا يعني لا ندش باله طبعا بروباتنا طبعا وعارف معنادهم وعارف تخفوهم وتمخذهم وعنادهم ووو لا لا تنسى صديق الحراج منه يعني يعني صديق منه قبل راح لتندبها لين تندبها مش كذي والذكاء المؤمنين المؤمنين ذكروا قبائلهم يتبعون ما أنزل إليكم ربكم هذا يقول المفسرين يتبعون ما أنزل إليكم ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء العزيزات يتبعون من دونه أرباب خير نبلا يتبعون ما أنزل إليهم الله ولا تتبعوا على ما نعبد خير الله كنيلا ماذا كانوا يا ما نتذكر لا يتبعون راشد، فكروا الله يعانده ويأرده وخم من جريسون أهل كناها يعني يذكر الله راشد ويقول لهم كم خم... من جريسون أهلك أهل, أهل, أهل الله يجي لهم كذبوا بعد الأنبياء كذبوا بجعوة الأصل فجاء أهل تأسونا بياتاً أو هم دائلوني كم من بيجيها عذاب الله بياتاً يعني سليل بيجيها هم مقابلين أو هم دائلون، إلا وقتاً قالوا له يا كبر الضغر. بين دكتور هشام ونيحون اشتق دكتور راحه قدام القور والحاضر شرف زي بينهم واهدوا لزمه هبقى في جهنم اللهم علم اللهم وكفى لله لا ان كان اننا ظالمين يعني خلينا اشرح خلينا قد الله عز وجل والصالحين اللي مع الظلم نحن هذا هو ما مأتر بيه مأتر بيه فلن نسأل الذين أرصد إليهم ولا نسأل من الموسلين فلن أصلنا عليهم بعلمين وما كنا بعلمين يا الله هي يمن غيانة فإسأل الأنم هذا أصر إليه مصر يعني هم فتقوا برسل او كتبوا وإشتفروا واستهزئوا وهم آمنوا وإستجابوا الدعم في الله وأسألهم الله الحقيق معهم يمن غيانة إسأل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 والله زين يوم الحق يعني حساب قال لهم كر يعني كل واحد يقطع عمله ديلا فلابعدان وهو من حد يعني لهم راجل من الحق لأن لما نكسر الثواب الله يزيد على هذا العذاب فلن تكون إحنا واجيهم يعني جاء معاه سجل حياة حرام ضاع في إيمان وامن صالح ضاع في يا الله خيرك فوالله كانوا من المهم وما حبتش موازينه ما جام عشين فوالله تبين حزير أبو سلم إذا كانوا في آياتنا وريمن شرطينها بخدموا الله الرجل الموازين حقيقي هو لا معنى لا لا معنى لا ولا نتمكنناهم في الأرض يا الله في الأرض يعني علىناهم في فيها تمكن توسع وصرح ومال فيها ولا يقولون انك ترى انك ترى العيش يا الله ترى انك ترى انك ترى انك ترى انك ترى انك ترى انك ترى انك ترى انك ثم انك ترى انك ترى انك ترى انك ترى انك الساجدين يا الله انك ترى انك ترى انك ترى انك ترى انك ترى انك ترى انك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 ما أعطع آدم من الهتناج للآدم يعني الله بي أمر الطعهين اللي أعرف قول رمضى صلى الله على آله أعوذ بالله إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم قال ما منعك الله لا تسجد إدعى مقتله لا الله أن ليش ما تجد من زمان؟ ليش ودي قال أنا حير منه هذا من من من أصل من, من, من آدم. عن خلقتني من النار وخلقتها من ذين. والله عشرة من التراب. أصل قال أنا أصل من أصله. تعز تعز من سيو. أنا عشرة من آدم لا. هو تكبر تكبر على آدم. يعني رفع أمر الله عنده ها تكبر من امر أمر الله. الله بسبيت أعلى منه. يتوقع على الله و يتوقع لا يحط أمر رقب تحكينه و يرقب و يجب أن نحن و يجب أنها أفضل من آدم يعني تكبر على الله ما يتوقع الله واستجاب مثل ما لك ده رفع بث منها يا الله إنها يخرج من جنح فما يقول لك أن تتكبر فيها فأخبر إنك من الصابر الله ينضغي لك إنك تكبر تبرد وتمتكبر على الله ما ما ما رضي التفاضع وت... تحرض استكثري عكسك المعمد لا يك. كان في الجنة كان في الجنة والجنة هي يعني هي في الأرض في بستان كبير بساتين الأرض ع عادها الله لخلق أدم فيه ووخلق فيه مكون شيء. كل جنة. لا ما هو سماه الأرض. يعني يخرج كأنه لم يكن متفق. الجنة فلند. الجنة كانت الجنة في الهند كانت الجنة في الهند خلقها الله في الهند الحين عد يجيب كل شيء عن الأشكار والتوارج ويجيبنا الهند ويقالوا يقلوا همهما يقلوا من هذا الجنة خلقها اسمها خلق جنة آدم حلق الله آدم فيها و... وقال هاي بعديهم يتنعم ولا يبعي عشيطان يحضر عشيطان بحي أنه باين يبعي بلا أباعه أبو شيء آل نبريس أستقر الله رضيس بلا هذا أضرب على الله من الجنة أخبرت إن هذا من الصارق أجل أجل من جسال عمله هو تكبر ووهد جاء صقر عمره وحقره وطرجه يخرج منها صافر مدموم حبيب. بيقعد الأدم بيقعد الأدم. لا أسجد هو لله بطيع أطلع... الله بيقعد. أيوة قبلا، من... آدم مثل قبلا من الكعبة قبلا، والأمان البشر من حد يسجد لحد قبلا، ما هو إلا لحس، دنا رجع الحنا قبلا، قبلا قبلا، قبلا هم لا أكيد صلى الله عليه وسلم قال أنظرني إلى يوم البعدن طلب أستجد اسم الله الرحمن الرحيم لا يمل كيان لا لا فملا مطين. لا الله خلبه. ولا هم فملا مطين من هني. باي من هني يعني. ما الاستجابة؟ كاذب تكاذب. يبعد على لا يموت. هو ذبيه ولا لوحدة. لا. لا بس. وما ذاريه يمكن يموت. ما تلا خلبه البر لا واحدة. الله موجود يجلس ولا الأفكار. طبعا يا بني هو يعني هو بيدبش بس نحن عارفين قال باش يدخل باش يطريب خلينا نتسنا يدخل للدور يعني ما اللي هو الاكثر اذا هو يدخل تذكر اي تونس تاع انا اللي الواحد يا له الوزاب هو ما قدرنا نحلىوه ابو شمر نحاجه في الغريقه لانه هو روح ما هو جسم ما هو جسد يدخل في ما هو روحنا ها يستعيوصوا يدخل يوصل حاله لأ. مركز التفكير يدخل ذا وجعله قال خذ الماء الرويتي لا مستديم بدل ما بدي الرويتي يعني كنت كنت من من القارين بتركتني الرحمته فبدي حفظني من القارين والله العظيم لهم صلاة غير مستديم قال طالع لعذابه على الطريق المستقيم أموه معناها لا أحد يجي فيها. لعذاب الطريق لا أحد في الطريق هذا هو اللي الناس على هذا. بكل عمل صالح. عمل صالح. <تصفيق> ثم رأثي منهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أي وعن شما اللي ملاقيه بأطراف كذا لا لا يجدهم دون على الطريق ما مع... من كل مكان من كل مكان. نعلمهم مش مال مقدار من قدام ومن خلف من, جميل من, ما من جميع الناس من كل مثابة يدخل عليهم مغونهم قال أخرجوا منها مذعورا أخرجوا منها جبنا لا برد الله من أول قلنا لمن سبيعتهم منهم لأم لأم جهنم إنكم أجمعين من سبيعت أ من أجمع من لأم جهنم منهم من منهم أتباع من أتباعها تبتدي جهنم بمن لهم ويا أدم أدخل أنت وزوجك في الجميع. فقال الله الادم بعد ما قرد إبليس قال هوا هدودها جدنا فقالوا لأن الحذر شيء ولا تقرطها هذه الشجرة فتكون من الظالم يعني إنهم باج يبدو من العاصي إذا قلبوها من العصاف يستحب العقاب من الله يمجب من مع السجرة؟ ناس قالوا إنها ترمح لعنب وشجر ناس قالوا إنها البط الوكي شيء قالوا محدده فلا اقربها امثله واختبار الالم قوس مثل الشيطان لازم بصير شيء يجب دي الرحمه ما هو هذا اول عمل يقوم به الشيطان على على اول شيء ببدء الالم نشره الاداء يعني ما بدي, بدي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 وقاسمهما مهما ان جرحوا على من الناس ان جرحوا يحرق من تباسيش لا ولا باجي رحمة الله وشو شو فضل الله ما لا برور وهو لما بلبنهم بل طمع انهم ينالوا درجه الملائكه درجه الخلد اللي بده يخلد بعين موت ام بات سماع الصاف لما جاءت لا لا يعني العروضات نفكر واحد نفكر ويجيك تعال يحلف على الشريعة منه حالنا كنا احتمها قالش واحد هي وضع احتمها كذا القصة يعني يعني إنها أجلهم من مكانهم ليه ما ادخلنا ضع على بعضنا فلما ناقشوا الجراثيم قلت لهما ما هذا راح دور منهم ديك الساعه صلى شاء الله واطفيجار استعن عليهم نور الدين هذا في عليهم هذه ما رفيها انها ما في عليهم على المنبرات ويجيبوا يش عليهم نور الدين يحسبوهن براد يحبوا يقعدوا يضلوا فيه الناس اقعد يعني شغله المؤثره اقولها بحب جنه يوسف ترونهم وقالهم الله بدهنهم مسوا ادما يعني بدهنهم شيء عملهم وعاملن بها أساءوا في عملهم وانهم عصوا الله عند رسوله قالوا انهم وقعوا في الحطيئه ولد هما ربهما ان هكونا عندكم شجره واقول لكم ان الشيطان لكم عدو مبين ه أجره ربنا غلمنا عنه سنة يعني قال خادم محوه هم ما جالو مجانا كيف يسبرو ولا وش يبلو على اللي يتوهروا يرجعوا لله كيف يتخلصوا من المعصيه وعلمهم الله كيف يبلو يعني بعد الله لما بندمود وتابوا يعني بده يستوي من المعصيه لما ندموا لأسفه يا رب الله بأمر خير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 وعندما يستقف في الأرض ومتاع إلى حين يعني إذا كنت تحدده عندما تنهي الأعمار وقفت بجأة موتوا لأكل محد إلى أجنس قال لمن تعاشوا فيها دائم أبلا فيها دائما كل أحد بجأة فيه قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون بل الله على ظهرها وفيها وفيها موتوا فيها وتبطروا فيها وتخرجوا منها يظل فيها بل الله أتحط في الحساب يوم الدين، نعم. جاء بني آدم بالخطاب النحذ، قد أنزلنا عليه باللباس، يواجه سؤالهم وليش؟ هذا الله بيسمعني على عباده، ان حلقهم إن حلقهم للباس يواجه سؤالهم يعني يواجه عورة من اللباس الثياب، وليش؟ يعني بالباس زينة، بالباس <تصفيق> زينة، أتيش <تصفيق> يعني بالباس زينة. <تصفيق>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 ما ما مدرعة الوقت ده ما بلها الحين حين عصر الله بس اتكذب إليه ويجي منذ الملائكة هنا منذ الملائكة ذلك من آيات من الله لحول الله يتذكرون قال له بس ومن الله عن حالة الله نمائك يعني نظرنا فيه على عرفنا بطرة الله وفضل علينا أي من آيات بتعطيهم، من آيات إن يا بني آدمة لا يفتنينكم الشيطان كما أحرضي أبوالكم من الجنة حذرنا الله من الشيطان يعني قلت سلقا لكم بأسير بها يقول حين أبوال الأبوال من الجنه يعني يحذروا لا تقعوكم فيما وضع فيش آدم لا يفتنينكم الشيطان كما أحرضي أبوالكم من الجنة ينزعوا يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون عن المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون ما المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان المهدي كيف يسبر ليش كيف يسبر لي اختيار؟ ذات الله. من من, من, من وكيف وعالم كيف تغسل؟ وكيف هو كيف يسوي صنعها؟ وكيف وكيف يسبر لي وكيف يسبر لي دم؟ كيف يسوي شكي؟ والجاي علمها كلها لا. علم عاد من علم عالم كيف يعيش الدنيا؟ وكل يصنع على على خلا الحياة هذه الحياة يبني يشتبه ويسبقه إنه يوافقهم ويربونهم على طول قال الشياطين هم بيرون على بعضهم وناوي يعني هم نابونصاد لأخذ حلم ما برفاهن هم ما في يكون طريق يكون طريق خير مش طريق كل عمل صالح وبيجعله كل الناس يحبه وزي من المعاصي يعني هم في كل باب وفي كل غني وفي كل نفط حنبيع رقائق حنلا نرونه حنلا نرونه إن جاء الشياطين أو جاء الذين لا رؤيهم قال للشياطين قدم سلطين على ضلعة عاليم انهم حن قدم تحت صدره وظهره سدحهم وروحهم فلم ما يشنق قدموا قاعدينهم قدم أوليائهم عن قدم دبي يجي الرعوم أقوله إيمان طريقه حايل بنادم. آه، هم هم هم اللي بيتحرس بالإيمان هم متعجب أشياء، ما عم بيستوى، ما عم يعني يعني بيخيب أمله، وكذا بيطول، وعم بيغابي في استوى. المؤمنين. وأن دافق الله عشتم عند أولي هذا يقول صلاة عليهم الشيطان ويجن في يدهم إله أعلم على الهدن قال عليها أبا أنا والله مؤمرنا بها كتبت ذكروا على الله ويقولوا إن الله أهل أمرهم بالفواحش ورضيها قل إن الله لا أمره بالحشاء أتقولون الله لا تعلمون قال النسي كنت كان بينهم عن عبادة الأصنام ومعرفة على الفواحش قال ووجدنا عليها أبا أنا والله أمرنا بها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 يعني أمركم بعباده انكم تعباد ان لا مزايد لا مزايد لا يعني انكم تصليون الله تعبدهم في السجوده هذا امر الله به وادعوه مخلصين يعني يوعدون الله واحد المخلصين له الدين لا تشكو مع أحد في عبادتكم لا تشكر الاصنام ولا تشكر الشياطين يرى عباده خاصه لله كما بداكم تعودون يعني مثل ما حلفكم على الدنيا بيعودوا إله يا مليانة دخلوا يخلق واحد دخل جم غطلا ما حبيتوا رامي خلاه عشرين لا حي ولا بدرام ولا ما الله رام خاب عشودوا إله مثل ما بدأ مو والله سواه يدخل سواه حالي خلاص خلاص يعني تظهر كذا ولا على هذه قال لأن كل واحد بعشر في كذا ما راضي هذه حبيش قال إنها تبي حنا راح نخلية خممس لكن كل أحد باء الله في كفر. في كفره أيام اللي كفروا فيها وده مستورين الناس يوم الجمعة فريق الهداه وفريق الحق عليه مباراة فأحنا بشر نجس نلاقي نجيم فريق محتاجين يحرقون الهدى وآمن بالله وكتبوا القرآن واستجابوا واعتقوا وفريق حق على الحق عليه مباراة وفديد عجبهم عن الطريق وعن الهدى ودحلوا خضاءهم إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله وحسبون أنهم محتلون والسبب ما حكثوا عليهم الله أنهم إذنهم أبعوا الشياط الشياطين وجعلهم أولياء الله يا بني آدم وحفظوا زينتكم عند كل مسجد وقلوا لهم ولا الله انه لا يحبوا مسجدين كان المشركين كان بيروحوا يطوفوا عنك على هم أراه قالوا لك الله بيعبدوا الله في ثياب بكتع صفقيها ويصالوا علي بفضل البيت عاين هم أراه و... إن جاء خلاء من حج البيت بيقول لها قالوا هذا الحديث يعني بيجي شريعة من في كلهم أهل المكان هذي بيجون يحجوا البيت ولا يعتبروا وقالوا لهم لا بروف عاد وعادي إلا بروف على البيت هو هني سير الله فيها أنا بلا إشكال يتكلم لهم في عضوهم الله للناس أنام قال يا يا يا يا هذا الحضور ينتهى من عند كل مسجد يعني بس من الثياب هم وأجل زين الصفراء على على اللي بيهم عصي الصفراء أجل زينة. لأن التجاذي زينا لأنك ما شاء الله عز وجل حينها قبيحة إذا بعد التجاذي بدأ يروح الفسق وبدأ يروح قال الله عز المسلمين أنهم لا فراغ الله في المسجد الحرام ولا في غيره من المساجد إذا سوياه بالذين هم يصلون يعني يزيلون هذا تبدي سواء كم عورات قبيحة وكلوا اشربوا عند كل المستديرين عند كل يعني عند كل صلاة كل كل العباد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 <تصفيق> كل حد... أجل... أجل... أجل... في... <تصفيق> ما زين واحد نجلس كلها أحد أقل أقل في نسرقها من السرقة أنا الثرثرة لا إسراف لا أحد لا شيء ما حرمها الله هو إسراف ولا يخلو شيء حرام هو إسراف ولا يشوف انه لا يحب شيء لأن لا تحب ولا شيء حرام إنه لا يحب المسجين لا يحب تلالبي يتجاوز حدود حق كل من نحضم الزينة الله قال الله للنبي أن يكون المسجين قل ما نحضم الزينة الله التي أخرج العبادة والطيبات الناس من الذي حضمها ما قلت لهم حضمها أنه لا يحضم الزينة حضم الزينة أرباس لحد بثياب الزينة ووهل هذا حظر طيب إحنا قلت لأن حظر بعض الانعام ذا لا كبرو ذا لا يأكلو ذا حلال للأجوار ينحرم على الدبقو حرام على الناس ينحرم على الأصنام ينحرم عم شرعي إحنا نقول حرام تلقى أمر سين غير ولا معنف كده ولا مع ولا أخذهم النبي ولا من كتاب بس هو لا لا, لا, لا. ما في منهم من هذي حظهم حاله، بتحبهم حاله عندهم أيها المشركون. من هذي حظهم زينة، من هذي من قل الذين الله الذين هن هيا للذين آمنوا في الحياة الدنيا زينة الله والطيبات من لا تزكى. الذين في الدنيا. حاجة سنية وحاجة سنية ويا من القيام حلال خاصة هذه كصار نهج ولنا في الدنيا زينة تبلاها الطيبات من الزيك مشتكي فيها إلا أن أمر ول القيام خاصة بمحمد. نعم في هذه الدنيا والمشكين ما هي في هذه الدنيا بستحبها. ما دل إذا عملوا وما آملوا فايب عن الإسلامين قاتلهم ما دخلوا في الإسلام يستحقوها وذلك يبتنهم ويقولوا الله يستعلموا فذلك نفس اللي بقومي علم يوضح الله الايات والشد الحلال والشد الحرام لذلك يعلموا ويخهموا ولما لك دماء إنهم إلا أنعم ولا أضل ما ألحن. ما هم فهم إلاها ولا هم سمعين إلاها بقى على باطل اللي يا ما أطروحه روشتين ما ما قبل ما تعالم الله في كتابه ما قالوا مسدين على على عادتهم ضالين ضفه ضفه مراه محدلو محللو كل إنما مرض بيه مرض بيه. حرم ربي الفواح شما ظهرنيها ما رضي قال ما بشه حرام من ذاذي بتحرمه أيها اللي يقول إنما ح إنما حرم ربي الفواح هذه هذا تستحش تبدأ العبور ماذا ظهر منها واقطع ما ظهر منها حال العبور وبشيدار والناس ما ما لأن النبي منها رواح يعني مفعل أثم يعني عبء على الناس عليهم حظر الله هذا محظور عليهم حظر الصبر وأن تشكو بالله ما من به الصوان تشكو بالله شيء ما عليه دين ما عليه صبر يعني ما عليه حجية لا في ما في شيء قريب على نص الامراء في النهار، وأن تقول الله ما لا تعلمون أن حضر إن إحنا نقول الله ما لا نعلمه من الحضر وش ما هو ما حضر؟ نقدّر على الله أن حضر، وأمر نهار ويجي هيك، مثل ما قال شبل المشكين. والكل أمّن أجل إذا جاء أجلهم لا يستأذنون ساعة ولا استردون قال الله النبي لكل أمّن أجل من الأمان عدي كبدكت بأم كل من أحق مين عاد الوقت ما الله لأن النبي يعني الحجة من أذار المشركين يعني ما لا يقدر كذا مستمر زمان طويل والنبي ما يع واح باجي وهو يقولين من تضريد واح باجي خارج واح لا ينتوا واحد وهو وين وين هلاه وين صل النبي وعلي علي النبي كل من معها ما هو ما ما هذا كذا زملاء في جاء عنده لا أخذوا نصائح إذا أخذ الأجر لا يعدل ما ولا يستديون ما إذا حد أجل ولا في آخره لا لا ما معنى في الموت لا أجل هلاك ال كل أمة مع أجل من النبيين يحكم عذاب من المشركين و يحكم ضرر و يحكم عذبهم أخر يتحدث لم يتحدث على الحراج من كان عم حابق و طالب كان عدب ماش يتهيب منه لكن عندما مات خرج معد من مكة هذا يسبب لم يتحدث عن مكة هلا بجوار و يأمره و يقولوا واحد مفارق لي أمن النبي ها يبغى الطايح ما رجعنا في الجوار المطعم بنعد المطعم يعيش المطعم بنعد وأجى النبي عن جورشنا على حديث ربعهم بدو في المكان في الجوار حديث يا بني آدم إما يأتي أنكم رسل منكم يرسلون عليكم اياتي فمن اتجرأ صراخا رحم الله ولا محسن يا الله بن آدم إذا, إذا بعثت إليكم الرسول يقص عليكم آياته يعني بلغمهم آلاتي ورسالتي فلي يعمل بالرسول هذا ويتقي ويصلح فلا أخف عليهم وليهم أجلهم يعني هم بلغوا رضوان الله ولا عليهم من حداثه في جهنم ويدخلهم دار الأمن جار السلام اليمن بلذينا كدبين بآياتنا واستكبروا عنها وذلك أصحاب الله لهم يا حامل ودي مرة يستجيب من دعوة رسول الله وأنبياءه وإيه قم بهم واستفرق يعني صفعوا شعية أصحابهم رحمة الله خالدهم فمن أظلموا ممن افترى على الله قريباً أو قدموا آلاته كان الله يعني يقول للنبي والمؤمنين ما احد أظلم من ذلك يعني بلعوا الأنعائيها من النهاره فالكفر ويعصي عزيلا الله ما عبد احد يعني يجيب بالغول عبد احد عشانهم يعني قدم كده... في اول في العشر في اول البيان ما عبد احد غير الله ده الذي احتروا واحده قالوا حلل وحفروا اممهم في اعباء على اسماء وقال لهم ياخذوا الميت الميتها لهم عليهم نضربهم وكذب قالها فكتب طلبه عقد كتب ايات النهر ادي الله على رسال النبي ولا ينالهم نصيبهم من الكتاب. قال بارك بعد يجيلهم نصيبهم من ما الله من ناكه تفعلهم في كتابهم من ال من العذاب للمقدبين. لما هم يسمون من يخوان ضير ما أدري حتى إذا جاءتهم رسولنا وترفعونهم قالوا أين ماتوا من تبرأ منهم؟ قالوا ظلوا عنا وشان ترى على أنفسهم أنهم قالوا كاذبين. قال إن إذا جاءتهم رأي كثر المحدثين المقدبين ملك المواج ووعالين يشوفون أميرتين بيقولوا لكافر لحين يشوفه فاا فاهم بيحمل من دور الله يجي يفعله من الحين ما هم بيحب تعبدهم أريهاتهم إحنا دلوقتي فاهم تعرف حكم وبيروهم الله لهم من عذاب فاهم أريهاتهم بيحمل من عذاب الله ونصحت أنا ما كنت أدعو من دون الله. قالوا ظلوا عنا. قالوا وااا مش نعبد أحدنا. وش هي انهم كانوا كذلك. جاء تعرفوا أنهم كانوا كذلك. الدين على الله. طيب والله. من الكلام ما فينها الزعيم؟ من الكلام هو زين مع نعوان. قالك قره يقولون قلت اعرف ما جاب لكم من هذه المعجزات حين تعين ملائكه الله سبحانه وتعالى هذاك الله قد كتب له بآيات الله ان تزع الملائكه الله حم على كان معم، عارف محددين. كل ما الله في اللعنة في من خروج اللعنة. كل ما بتعالج حتى إذا داروا فيها جميعا لكن معه يحق لهم داروا وتناسدوا هماء. كله. قالوا لأولهم. الإخراج هذا هم هم راح أطفال الناس؟ شافنهم يضربون. ألفا ألفا قال ربنا ها الله أضلنا بيقولوا إن إن ذا الله قال أضلنا والذي يتعاون إلى الضرار وحنا تبعناه ودخلنا في هذا المداخل فدي سبب في هذا الأمر فهذه عداله من الناس يعني بعض بعض عداله زيادة حين أضلنا ودخلنا معهم في هذا قالوا كلهم بعث الله في الله بكل نبأهم لا داعي لهم هم يشحون بصل عذاب وراهم علاج وراءهم علاج أبواه من الناس مشريخ من أبخت عليهم العذاب لكل لكل مصدد ما عملنا تابعين ولا نخبوه وقالت أولها من الخرعم قالوا لا خر رأسها فما كان لهم عيلا منها حبقة أنا أحنا بياهم في نجيب. بلقى بلقى جعلنا <تصفيق> في عنها. لا شيء حافظ عنهم. إحنا ضلنا نجي خلفها بنات إلى السر. فضل الله ربنا ربهم كسبهم. وفضل الله ربنا ربنا سر. إن الذين خدموا بأذاننا عنها. إذا تفتحوا أبواب الصلاة ولا استغنى من تأييدهم وسندفع. وكذلك من الزملين. حنبي يعني بياس إن الرحمه وارزقك تكبروا الله استكبروا عنها يعني إن إن إنهم ليأسو ما رحمة الله ولا في جملة ولا في مقرفة ولا في ثوابه ولا هم جملة أبداً ما دبر من المحال من المحال حتى لو جملة في سمنة ولا في يعني هو الحد هو الحدب اللي كبير ما هو جملة يعني لا هو يعني هو الحدب الحدب اللي يجي رجلاش يا ضيا يتواصل علينا وقطرها ومنو عقد فيه ولا شيرين من طبيب الى اي هذا هذا اي مو ما هذا ورا حسب من هذه مستحيل مستحيل مستقل بدون هذا الفا ليس بجيني مثل طبعا كل اللي يجيني هذا يجيني هو الله ما عم بيجي لنا <الجنال> عم مش من غير <تصفح> هلا مش من غير يعني لا بتبي على الاداء العملي بس تمشي ولا ما لا تترمو بس ولا يقبل منهم يعني مش لها سجلات على ولا يقدر مهمته ولا استجابهم دي على العمل ولا يقدر العمل هو واضح من عمله هو واحد بكتب تعالاتي لا مش كتب واضح واضح هو يقدر عندنا عندنا شيء يعني كانوا الجمعة مع معلد يعملوها بيتناقشوا فيها بيتناقشوا فيها بيتوعوا الطعام وبيتموا طهي وبيحموا الجام وبيتوعوا المشهور وبيشترون فيها يعني وين من الشعر لكن يا ما لا يعني مثلاً نتكلم ما الله ولا قبل ما السماء لهم من جهنم يهب يعني فلاش, هم يعني فلاش من فلاش يعني يقوم في جهنم وفلاش هانا من جهنم ومن خمس دواشي اي يقوم ها تلاشي اي يقوم ها تلاشي اي يقوم هاذا يقوم هاذا يقوم هاذا يقوم هاذا هو سواء هاذا هو يقوم هاذا هو يقوم هاذا هو يقوم هاذا هو يقوم هاذا هو يقوم هاذا هو يقوم هاذا هو هو لا نكملهم نحسن إلا وصاعها ولا أشخاص أصحاب الجنة هم فيها حالم ومل الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحة ن أصحاب الجنة هم فيها والله هاي اللي لا يعني الله عالم ما في ما يهتم منهم بيجي من هذيل عصور بعضهم يعني ما خلاهم من شيء عارفه في العلوي لا لا, لا من شر هذه عالمين اسمو منهم ولا حالم يجي منها الزلاف وحقا ومسيارين يقعف المعصيها ويجعل يتوقف واستغفت لا هم معصوم. والله أبناء كالفان لا على قدر ضاقته والله عالم طبيعة الإنسان وضاقته قوته إنه يحتوي يجي منها لا أبقى يجي منهم معصومين ويقول لها يحتوي يجي منها مثلا على عصيان الله لا وقعف المعصر واستغفت مثل آدم قال الله بلدي ما إذا فعرفها عشتاً والله مؤخصان بكر الله استغفى ورزنه بهم ولم العالم على ما فعلوا وهم يعلموا ما في صدورهم من غلّم تجري متعاتهم ورأنهار أهل القيام نحن تخلق الجنة, الجنة. عبدين نزع منهم عبين بطبايع كي أخذ فيها هاقل في الدنيا مع موجوده موجودة معنها بشتيحة بطبايع مبلغ الله الإنسان في الدنيا بطبايع شرق في قلبه يجيبها طمع وحسد وغلق وحبد وكرف ما الله يعني أمر, أمر الله في الدنيا و هذا طبعا لا يستجيب الحمد ولا كل واحد بالجانب الكفر الإيمان الكفر وشوف هذا بالزعم الإيمان ما بروح أحد بيجاهد نفسه لا يكفر ولا ما يكفر مفدم ما العبد هنا طبيعه ليا ليا التكلفة ما بتكبر أحد بالله ولا ما جاء شيء في الطبيعة الثانية هو يعتبر الإيمان أقل بين الأمور إيه الطبيعة الأولى سبعة ما نعالها وجد وطبعاً الكفر الأولى وطبيعة الك ودواعي الخدشة اللي كان الدواعي هي الطريعة الدواعي نوال عن السواواتها بيعتبر تياكلها الطبيعة الفسلة ما يبتلا الطريعة عن فيدا ودخل الجنة لين حنجها راح الدنيا ولا استجاب لها. استجاب مثلي على البحر لا قوم يعني لا خمره استجاب لها الدنيا دي جهه خاصه يعني ليه هذا الشيء اللي استجاب ندعو الله وخلى الله يجوزنا في لأن لان الناس يعني طبيعه الاهل هذا الشيء ديش يحبه خد على نواجه وانفق فسي و لا استمع استمعت يا الطبيعه اللي هي بتتهرب من هذا البحر ولكن يجب ان يكون هذا المكان يجب ان على الحق ولا يجب تجيب ولا هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا ما يجب ان لا هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب تجري من تحتهم الأنهار يجب ان الحمد لله المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب يعني لله الله هذه هذا لما بعد خرج الجنة ولا ما منحته ذنب ما مندخل يسبرو ما منحته ذنب الجنة لذا هذا الله بعث عليهم أنبياء وعلمهم كيف طريق الجنة ما من... إذا ما منحته ذنب يعني يدخل الجنة ولو أراد يدخل الجنة ما هو محتدي إلا جاء بهديهم من عند الله حبنا طرق الجنة لقد جاءت رسول الله بناء حكم قال بعد ما قال الحمد لله قال بدي أرسل ربنا بحب جنا طب الصبح وقول وده يعني حتى يعني برسله في عثمان الله الحافظ هم خلينا نجنا يعني بسبب أن رسول الله جاء بحق وعلى هذا معلمهم وروجوا إذا جينا نلاقيه ولاسنا عنده أن الله ونرجع إلى كل جنا في جماعة ما نجتمعن إذا الله الله جنا ترى اجن هذه هي استحبيتها بسبب اعمالها بسبب اعماله في الدنيا ناجي ذات او لا لا تفضل والله جعلها لله تفضل ما ما استحبا ما استحبا ما لا تقول يا عمرو لا ما ما فينا ما فينا لا فلما ذا أصحابنا الذين أصحابنا أنجدوا جدنا ما وعدنا ربنا حكمن فهميتون ما وعد, وعد فهم ما وعد ربهم حكمن قالوا نعم ما أهل الجنة بين لا إيش بتبهم وناجي يعذب يدخل عليهم العقاب ولا and we have done is have no right to give up and when we started these two students we didn't have one that we said, but this is then Allah is another this men have put up What happened? Was it undisputed, and his independence were they even able to فينا هذي الجنة. لو أن الله عز وجل وقدم فيها العلاج الأحيي هذا. قديم العلاج منا. الله جل وعلا عن سبيل الله. عز وجل إني كم صدقنا عن سبيل الله. ما كان بشتغل بشتغل أحراء. بشتغل أحراء. وهم هم بحول أحد أمته. ويكونها عرض يا أشتد يريجوها ويشتوبها الله. ويشتوب أحبائها الأصلاء. ويشتوب الأحولح. وهم بالآخرة تابعون. هم فاتني من الآخرة. ولم هذا الشيء. ما في لا. خلاص. وبينهما حجر كانوا في حجاب الحجار子... على، فلقد جنبناها النار، لحد يفطرها، لحد وعلى الأعراف الرجال يعرفون كل بسيما، <تصفيق> يعرف على على النار، و كل من كل عصر من كل زمن. انا بيب... لا... كل واحد يعرف ذلك كان عارف ان بني اميه داعره كل العصر لهنا من جهه او على اهل من جهه ومن جهه يعني طرا على حمزه هو لكن حمزه يوم في اورجاء يقتل بعده بعض في كل لما قال يعرف انا كل المسلمين عارفين كل واحد صورته قولي على النار رجال قولي على النار أيها نموذج الرجال قولي على النار يعني على العراف نعم يعني مش على النار وعلى الجنة هو بيروح اللي يدخل النار اللي يدخل الجنة من هدول كلهم عندنا وعلى الأراضي يعرفون كل بسيما ولد أبو أصحاب الجنة في أنسانة عليهم يعني بدعان يعني بدار كلهم سلام عليهم حيا لم يدخلها وهم يطمعون أصحاب العراف ما يدخلون معهم لكن أهم نهات رحمة الله هم فيدخل جنة أبلها هنا يأكل ينادر هنا و هنا يعني عادل العراف يعني ما هل نفتفع على النار وإذا صدفت أبصارهم تدخل أصحاب النار يعني ربنا في عنا معلومة الضغار يعني يتعرضوا من هول ما بيرو أصحاب العراف ونا لأصحاب الأعراف رجال يعرفونهم بزينا قالوا قالوا ما أبغى نعرفهم جنبكم وما أكون تجلس قالوا ما سبر لهم شيء عجبهم من الاموال في الدنيا واستقبالهم ما فاهم لا فاحم أموالهم فأنا أحمي استقبالهم في لا هؤلاء الذين أحسنتم الأعلاف لهم الله يحفظهم ويجنا كلاهم عارفون أن أن نحن لأنهم كانوا بتحبيهم ولا لهم الشهير والفضاء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 وَنَدَى أَصْحَابِ الْنَارِ أَصْحَابِ الْجَنَّةِ الْأَنْ أَنْ أَفِلُوا عَلَيْنَا من المنى أو مِنْ مَا رَزِقَتْهُمَ اللَّهِ قَعْلِينَ اللَّهِ حَبَبَهُمَ عَلْكَاتِهِ بِنَا لأنه هو محمد محمد يألمشي الذين اتخذوا دينهم لهم الله إله وغضتهم وحياة الدنيا أخاف الدراكة أعظم بكرة حاجة الدنيا بزينك هذا، فليومين سامقام نسوي دقاي يومين هذا، يا الله كل يوم فليمنصرف من الثواب والو رفعنا ما هو جالهم شيء، نسامعني يصرف يعني ما في ذم ولا حاجة، سام نسوي دقاي يومين هذا، ترى حتى الحين ترى الإيمان بيوم لا ولا استعد منه، وما كانوا بآياتنا تحذروا بس الحين قال بيحدوا آيات الله من فروعها، ما هو الله. ولقد جئناهم بكتاب فصلناهم فصلناه على علمنا و جاء لقد الله ينفذ ذلك خروب النبي و استعذوا الى دين هنزلان و لعداءه الله يجعل السحرية الدين الله ما قالوا احنا نجيناه بكتابة على علمنا و جاء الله ما حدث و هو ما هو باستهلاء و الاستهلاء و لأنها في كافة الله بعلنا حق كله فلقد الله لا يدعو يعني قال هو المكان الذي نعم هذا هو المكان الذي نعم هذا هو المكان الذي نعم هذا هو المكان الذي يوم الجمعة هو المكان الذي نعم هذا هو المكان الذي يوم هذا هو المكان الذي نعم هذا يوم المكان الذي نعم هذا هو المكان الذي نعم هذا هو المكان الذي نعم هذا هو المكان الذي نعم هذا هو المكان الذي نعم ونصد إذن الدنيا الله رسول الله حتى يخطروننا بصد كان لنا من شفاعات الأشفاء لنا يعني قبيط هباليهم من عند الله يعني لنا الكسر وحذب الأعمال أولو الله تسيوح والله يسطل محاما ونفتل الدنيا نعمل أعمال صالحة إذا كان بالنعمال والله يتحصير وأمسهم وظل الله أمهم ما كان يختارون خلاصاً تحقاً خصير وأمسهم كانوا سأيديهم ماذا يعادهم على وجه الأرض في حياة الدنيا نحن حضر أمود إيديهم ولكن نحن في ما فيه خصير خلاص. وظل الله ما كانوا يختارون يعني الله عليهم الآله هم يعبدوها من ذو الله قال إنها باش فعالهم عند الله وإنها باش فعالهم إلى الله ما عقوا شيء حدا إذا يقول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 فأجمعها على واسطة ماورفلاط وما على على عليها، عليها اللي أصيفر عليها تبدي شئونها ولا خلص إحياء ولا وتسير الشمس والجمال وتسير الفلك ولا بحار وحليوة هذا استعان عشان اللي أصيفر، أصيفر على النور لأن في الأرض والنور. الله على الخلايا هو وراح لا عاد في دغوت هو. على اراده الهي اللي عند التنويه يدينا يدينا انه يوصل لنا يا هذا هذا من منتبهين من غير يوصلنا يدينا يجي لنا والشمس والجمر والشمس والجمر واندفموا مسحاراتي قبلها. الله يقول يعني وهي الشمس في منازلها يا من بعشرة دقيقة تسير تمسح على عشرة شلالات. إيه والله ندي سير على انظام دقيقة على انظام دقيقة تلين والنهار والشنهور جمعون اليوم وقال لهم حالك والأمر انا اخبرك لكم كلنا وذي حالك هو ربه ما والأمر يعني تبير تبير شون السماعة في العرض فيه ما فيهما تبارك الله رب العالمين تبارك الله رب العالمين يعني ان الله إنها تبارك ملاكة تبارك يعني ملاكة حالات الناس أنا أحرجك ما هو ما من جمر الحشر والجمر والدود هي من مناك على الخلق أحرجك يعني مناك على الله مصاري هذه حلك على الناس ان رفضهم في الضرب ان قد يفهمون لا يفهمون ما فيهم لا يفهمون ما فيهم لا يفهمون ما فيهم لا يعني انت فيهم يعني يفهمون ما فيهم لا يفهمون ما فيهم لا يفهمون ممكن انا اسال على حاجه ولا حاجه لا الله اليوم ادي مراجعه اجتماع الجماهير حق <تصفيق> ربنا يعني اظهروا مش يعني اظهروا فكركم يعني حاجه تقولوا يعني متعرفوا تمام يعني سجلوا عايزين الكثيرين والله طبعا وحفنا يعني حاجه عشان تطلعوا اصواتكم لان حس يعني اللي هو ادعى على على واحد اثنين بنفسه إنه ما من إن ما ما ما ما لا من مسجد، والله ما أحد المسجد أديعه الله. إتعرفن الله راح أصلع كلامه. بيقولون لكن ما هو يعني ما يسموه أحد مسجد. حديث سويش من شف يعني ما أدب لا بغير الله اللي هو حدوان. ولا تفسدوا في الأرض بعد أصلع لماذا يسعف الفساد بعد أصلاح الأرض؟ لا يدعو فيها الله يتأصلحها وعرابها الأصلاح فلا يفشد فيها البغل والعدواء المذنين متحديل شيء بعدها الله متحديل شيء أحدهم الله و لا في الأرض بعدها أصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريبهم من المحسنين وادعوه ببالها وادعو الله ادعوه يجلتوا خائفين وطامعين في الرحمة ادعوا ويجنتم يعني منعت من عظم الله يقول بكم دار إنها إن بيداها أضر والنفع وبدها خير بشر وأنها قادر على نزلكم العجاب نزلكم ثواب ادعوا يعني ويجنتم خايخ من, من خايف منه خايف من عذابه ونجمته وصرورته وعذابه وراجلين مغفرة الرحمه وصلت ادعوا ادروا إن أحد إن خير كل بيده وشر كل بيده وأنه قادر إن رحمة الله ذريب من المحسنين رحمة الله لعليه إن الله يستجيب أ... م... م... من المحسنين ويقول لهم إنهم ليس يعمل العمار الصالح وقدم العسان من العمار الصالح وهو الذي يصف فيها الله يذكرها بقدرته وآياته ورحمته هاته يحسن رحمة الله ومن آياتها هدى على عظمته وجلاله الله يرسل الحمد لله بيرشوا رياحه رحمته يرسلها قبل ما بالقدام المطر يعني يعني بينه رحمته يعني قبل ما يجي المطر قبل قبل ما يجي المطر دي رياحه دي حتى اذا ادت سحابا هل هذه احبتش السحابه تحمل يا اصحابني اللي ياع اللي سحاب يعني حملت سحابه حتى إذا أذن الصحابه رجالاً يعني الصحابة رجال يعني ملا من بل الله سُلُكناهم إلى بلد ميت الله إلى بلد ميت يعني في حالة ما قد مات يلبس مراجل وأشجار سُلُكناهم إلى بلد فأنزلنا بهم ما بيجي جلالة الله على المطاع كل ثمار يحييهم كل ثمار كذلك نحييهم ولا أعلم ذا كان قال الله يرضيانه بحياته لا تستبعدوا عن الاحياء ان الله على الناس الاموات العتمديه عن الاحياء وهو ذات كره البلد ميته والعقليه لا مراعي ولا ثمار ونزل عليها ما يحييته لا يوجد ما هو مستبعد النهي عن ما على بين الصحابه ولا به يعني منه فانزل الله منهم فأزل يعني الله قادر على أن يحيي الموتى مثل ماك الشفكين هو بيحيي الأفضل من يا سيد المعام بسراً جاء الحفص هي أن يتبشر؟ نعم بسراً جاء الحفص بسراً جاء الحفص بسراً جاء الحفص تذكروا يعني قال أنها فيها آية من أثنان يعني تذكر أنه راح الموتى وجاءت على أحياء الموتى فأشوف واحد في المراحل الجثة حين يقول لها من المطر 65 سنين. 6 سنين. يعني انا احكي يعني على الزيول اللي في هذا العذ برفع هذه والي ما ما والبلد الطيب يحبون ما فيه من غطنة، والذي يحبه سارة يحب إلا كذا إذا سه الله المطر على الدنيا، كما البلد الطيب على الأرض حصبة وطينة جيدة، فتح كل هذا ربها نبات جيد، هو... ما بي... لا تحب. لا, لا عنده. ما من عنده مأخوذ ما يجي من الناس، هم كذا الناس، يعني الناس نفع الله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 أنه وسمّى عليهم. فكَت أرسل النُّوح إلى رومه، فقال: يا روم، فقال: يا روم، عبد الله. لا لكم من إله غيره. ياهم يعبدون أصلًا مثل البشر. إني أعلم عظيم. قال: أنا خايف عليهم إذا استمرت على العباس الأصلان. إذا في العذاب عظيم، ليش تعصونهم؟ ما حنيمكم حديث؟ إن سالكم قال: ما لهم من روم؟ إننا على مراحل طال ممكن. قال ملأ يعني كبار القوم الأشراف الرأسة المشائخ يعني هم ديسهم دار الدعاء والباقيين متبعة لهم بيجي الناس تتابع كبارهم ها الكبار جاهم شنو اللي على السلام قال ملأ يعني الأشراف القوم قال ملأ أنقوم إننا في غرائب ملوك يعني انت غرائبنا في هذا الطريق هذا دعوت كبار الغرائب أنت على حق ولا يجيهم شكر على الحق ودي طريق يا قال ليس بظالة يعني من أفضالة ولكنني رسولون من رب العالمين وبلغوا لكم امتسالات ربي وأنصح لكم أبسلمي الله أبلغكم امتسالات وأنصح لكم يعني ناس شفيدكم علمهم الحداء ويستنجدهم من الهداء باي إذا استمروا على أصلي الله فنظروا باي إذنهم هداء وناصح لكم شفيدكم وأعلم من الله ما رأت أنا داري ونقضي الله وانتو جدادين كان النبي الله فهم ينتو فرص من العدل لا هم سخف او علمتكم ان جاءهم نبي تكرموا ربكم على الذين منكم لينذركم ولا تقتلوا ولا تكونوا رحامين فلو ساجب من الله وهم منكم من منهم محله غريب محله عجيب لا يعلم من الملائكة ولا من ذهب ولا من بطهيو لا بهم لا شيء كانوا لي ممكن لين جاوكم ولستكم ولا اللهم رحمكم اللي جه واحد منكم عذاب الله وتتكم صحابه لا حول بهم صحابه الله من اللي رحم الله ويستركم من الاهراق تذكروهم تصرفوا لكم بره يسمعوا من الهوائ فانجينا وجاءنا أرجع من قلبهم اسلعوا أخرى و أخاف عليهم عذاب يوم عظيم و أرجع من قلبهم أخرى و أخرى و في السفينة أمر الله أنه يسرق سفينة, سفينة من الذين و أخرج من الذين يحضروا بآلاتنا و أخرج من القلبهم الذين يعني عامل عن الحب متعامل عنده بعض الاصطدام الحب لا يحتدروا لا يشدين وجلسهم ألف سنة لا حمصين عامين بيجي <تصفيق> ما تقبل لهم ما تقبل ما عند الناس كتير قاعد ألف سنة هي العين قرقر طين جارفوا ميني ولا من هراء بيجي ألف سنة عام فلم يزيدهم تعالى إلا فراغة وإني كلما دعوتهم إنتهارهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستعشروا في آذانهم فأصدوا واستكبروا ثم أني دعوتهم إنتهارة ثم أني عالت لهم وأسرقت لهم كل واحد واحدة بكتر واحدة ولا حد بدي كل المسائل كل المسائل <سؤال> وفتغفوا ربك ودنها كان الله في السلام أنا... <تصفيق> حدا آمن من ولا حدا آمن نعم المعرفة نعمل معه بني بعض أولاده كفر وبعض واحدة من زوجياته فضعت ما أهلنا بعض أولاده أشب الضحيم البشرين أدم محمد منذ بجهة كلهم بعض البجهة من حملنا معنى نعطي الحال قال الله إلا عاجل أصلنا إلى عاد هم في الجنوب في حضر في فضلوا هذه هي التعوذ بين التعوذ وإلى عادل أخاه موجع يعني هو منهم من قبل من عادة قال يا ابو معبد الله ما رقم من إله غلوه ما رقم ما الله حرور قال أولو الذين كفروا من جوم يعني أشرف مخباره هم نبي صده الدعوه ودقيه بجود انتبعه لأنه مخبار استيجابه إنه لا شيء، استجبوا يا ماتدان. قال يعني يعني في حفة عبد سفر يعني حفة عدل، في حفة عبد يعني ما هي دعوة عقبة سفر. وإننا من خلاله. قال يا رب من سبي سفر. ولكنني رسول الله تعالى.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 والله ما أستبعد الله اللي هو ابن البشر إن هذا ما أستبعد. وذكروا اللي على خلفها من بعد بعد يوم منح ولا حد يجي يجي تف. ما أول يوم الله من اللي حد على خلفها بعد يوم. وذلهم يعني يعني إن الله يعني زيادة على لا خلوا غيرهم في أصدقائهم يعني أ أ أشياء يعني يسرون عمله يعني عليهم ويمكن في العمل يعني يعني في حلو في أشياء من جوره ااا أبوي يعني أبوي أصدقائهم فرآل الله يعني ينعم عليهم انعم جعلهم خلفان بعد نوع وزادهم في الحال التصدق وانعم عليهم في أداء الحب وفي معايشهم الله الله أكتو لكم لكم في الحب سفراً وعذاب الله كانوا أجي إثناني نعبد الله وحده الله ونظر ما كان فعدين لما تعييننا من الصادق قال هذا عذاب, يعني صادق. عذاب ومفضل ومفضل ومفضل. يعني الله ين ين صادق هذا عذاب هذا زلبلة قال ربنا جعل منا ضبط ومشواره يعني قال ربنا جعل منا يعني وغضب وغضب على الله إذا بدكم الدارة و سكمت و ستبا يدلون إلى الله يتوبة أتجادلونني في أسماء لي سبيتموها أنتم وآبا ما أنزل الله بها من سلطان أكد تجادلونني في أسماء يعني بتقول أن هذا اله السلام يعني ما بلا أسماء ما تحمل ما ما نصفات اله شيء على أسلتها ما بلا أسماء من نسموه ما أنزل الله ما ب... ما بها من سلطة يعني ما أعبه دليل على أنها آلهة ما أزرع على على حج عليها فانتظروا إني معكم من المنتظرين أنتوا صحت الله غرب هذه يستجيب تنزل نجيب معه نبي سجنها كذبوا من واحد ما أزرع لهم سلطان يعني ما قال حسنها الله هو يكذبني على ما الله وش من أنا مكذب ولا شيء لا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 بس ما عض أحد وما ما, ما عفش من راضي ولا رافه كامل ولا تجيبهم رافها من داريه ما عض أحد. وترى أنا لا يعني يعني إنها بادي من حتى لا مثل هاي يعني ليون هم جماعه الدره اللي حت موت هاي والله كانوا مؤمنين يعني جمعنا يعقوب والقديم عمرك ما بدي والله هم متى اهم صالحا اجعس والله لا تموت اهم صالح يعني هم الناس القديمه بيابا صالحوا لهم جماعات في شمال المدينة اجى بهم مدار صالح اجى هذا هنا الجبال حين من جوجه بيوت جماعه كانوا يزوروا يداروا هذا لا احنا الحكايه بدها من الله صراحه ولكنهم كانوا يقولون <تصفيق> قال يقولون <تصفيق> انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون الله يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون في يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون ولا يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم أنت خيرات خيرات. قال من إذا نسيت هذا الشيء لا يجد منع عنه بأحد الله على ذلك من العذاب استأصله وما فيه فقيرة لأن كتاب الخيرات خيرات خير. اللي فلان قال له شربون له شرب يوم له شرب لهم يوم يعني يوم له و يوم لهم تشرح أنا أنا ما أكل و أنتو قبائلكم و أنتو وزيال رجالكم و زائكم و بقاعكم يوم وَذُكَرُوا <سؤال> إِنَّ عَلَكُمْ خُلَفَاءَ من بعد عاد وضوّعكم في الأرض يعني النبي صلى في كل قرمة وثموت قال يعني اذكروا لهم مثلا الله عليهم كن جعلوا من بعد عاد وضوّعكم في الأرض يعني مكن لهم في الأرض يعني لها مبائها لكم مغاق يعني مكنهم في الأرض إيش بتخيلون من سهول هذا الصور؟ وش نحكيه من الجبال البيوتة؟ نسكن في العرب وجعلها لكم نجار ومستجار أحسنهم يتبنيون الصور، وفى الجبال بس الحجارة بيوت. فنكرؤ على أوقات يعني نذكر إن الله عليهم فلا تكرؤوا ولا تعتدوا في الأرض المسلمين. لا تسيئوا في الأرض. المفروض إنهم يقبلون إن الله في الشر والإيمان وتعالى لا هم أمره ما لا لا يقبلها ضلكه. الله. الله قال له فهل اوافقوا انما هو على تستفره قالوا ما اولدي نستقر من وصلنا ان دي كان قد بينهم الكبار والكبار والهاشم ان لدي استقر اجمل منهم قالوا دعوا لي تاملوا الاطراف اتعلمون ان صالح عمر من, من, من طلبه. قالوا إن الله عشره بهم امنون قالوا ذلك حقا قال لكن استقروا ان من حب هيكافر قالوا نحن نكافرين مع الله فعذروا الناجة عذروا الناجة وعاتوا عن أنذروا فيهم يعني أعتدوا على أن الله واستطروا وخاربوا وقالوا. وقالوا يا صالح وإتنا قالوا هم لحنات عذاب الله وإذن نحن إذا قتلنا هم لحبات جناب عذاب وقالوا يا صالح وإتنا بما تعيدنا إن كنتني الصادقين، فأخذتهم الرجبة وأصبحوا في دالهم جادمين أخذهم الرجبة لجعلهم على من الله وهي الرجل جاء من الصبح اليوم إن جاذبين كل أحد على وجه بلهم أمور كلهم مع الضالة لا فارح منهم حمد ما توقع لهم صراء والإحبار والإنساء والإجارة أبقي منهم تنفح. فتولى عنهم مجع شد من البلادين فمع الساعة جروح فيها راح حضر موتا فتولى عنهم وقال يا دومي لقد أبرتكم برسالة أبني ونصح لكم وراك لا تحبون الناصرين وقت <متحدث> الساحه هذه الياتني قال أنا ما عدت احس على اللي تيجي انا صاحبي لما تيجيكم مصيره احضر لك اقول لك اي لا ما بده مصيره لا في جلسه الثانيه انا بخافهم وهم الله يعني قاعد بنفسي يذلي نفسي يا عزيز اه مش لا هو بقي ما هو صح في نجم الله ظاهر وعجمه اه اجل هذه هبل وقلت لك باردك هناك من يحتاج ما سبقكم وقلت من أحد ان من ان لك من يرى ان يكون لك من يرى ان يكون لك من يرى ان إلى لك وقال لهم ان يكون يعني من يرى ان اللي لك يعني قالوا ان يكون لك من يرى ان يكون لك من يرى ان يكون لك من يرى ان يكون من بني ان من سباها ونحوه تأتون بجالة شوهة من, من جنسان بل أنت بقى مسلقون يعني عمل بقى مسلقون بل أنت ان مسلقون لأنه تياوز له أصرف يعني قفعوا فالناس ماذا ما رب هو اسم جيد ماذا تبقى لا هم من ما هم اللي احتجناش من أسماء عجيبة ما تفعله وما كان جوابه وما كان جوابه إلا أن قالوا أخرجهم من إنهم من أصله طهاراً ولا يوم وقال انكم طعام ثاني قال اخذوا الروت من قناتكم من انهم مناسبيه بالبحول فضل يتنزهوا عن عن العمل ما ما نشتهي نقول له دائما وأهله إذا هو هذا لما صار كان هناك بي كان جواه والله لو احنا لما عاد يحكيوا من هذه من بي رب عندها في البيت ضوء وعم عليهم طلب تنظر عليه في الجامع المسجد فانكم بيتنا عادي بتقولوا لي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 في في في على الحمية الأرض على سافرها وعندما جماعة على هي هي في المسجد مجانا الشهر مجانا هيها في خليج عجلة من شرط قال عدأ فارم اليوم على خليج عجلة تعرف في طول تعرف في على خليج عجلة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 ولكن يجب ان يكون هذا الشاب من اجل ان يكون هذا الشاب من اجل ان يكون هذا الشاب من اجل ان يكون هذا لا من اجل ان يكون هذا الشاب من اجل ان يكون من اجل ان يكون هذا الشاب من اجل ان يكون هذا الشاب من اجل ان يكون هذا من اجل ان هذا من اجل ان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 وتسدون على صبي الله من آمنه وتقولونها عيوية ما تشكى أرحب تشكى أرحب الدين يعني الله عليهم واذكروا كنتم بليلا فكتركم عمث الله عليكم يا أنتوا بليلا العذاب نحن أنتوا فيكم كثرة وانضروا كيف كان عاجبة المسجدين كانوا انضروا واعتبروا كيف جاء المصير ما رضيوا لي في عمرهم فقاموا مراضوا وانضروا قبلهم وان كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلوا به، وطائفة لم يعملوا فصبروا حتى يحكم الله بيناه خير الحافرين قال هذا أن ناس, ناس منكم آمن وناس كفر فاصبروا لما يحكم الله، يحكم الله إلا وحكم الله أنه يعذبها فادرين وإنجي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 قالت بين على قل بدل ما بناء في من لكم بعد ما جاء من اجراه منها يعني بدها من المصدجين بدها من بعد ما نجراه الله منها وما يكونون أن عودة منها يعني ما ينبغي أن أبدا في هذا بعد ما عرفنا حفل الا إلا أيش رأي الله وطنا إلا إذا عرفنا إنهم تكلمنا وحنا نتكلم نتجي على فوسنات نتكلم أزنا و اللي تحدثوا لنا ربنا كل شيء عنا يعني اول حياته كل شيء هذا ع... كل شيء على الله توكلنا احنا بنصبر على الدين ونتفاءل وماني نسلم وقت لا تعبدنا نعبد ربنا بالحق وانت خير فاصلي على الله ونتوكل على الله في تعبانهم بدهم هم بدهم حد يعيد بينهم لكن هم بعاد وانت خير عن الخير فرح وقال لهم الذين كانوا يقولوا لا ان مش في شعبه انكم الى الله حاجه قالوا اشرف بالظبط قالوا انتبه لي بقي اسمع تبع مش عارف فتروح حسن بتروح عليه هو وشغلها كده فاحمد كمان قال بس هو هم كانوا جالهم هيك واحد كان خيانهم سماهم دعوه ولا دليل ولا بوح ولا حكي عدد مرة. مفجوه. ها؟ مفجوه. ما رجفها؟ لا. الشيخ حنمس ما رجفتها. ما رجفها؟ ما رجفها؟ ما ما كان ما رجفها؟ ما رجفها؟ ما رجفها؟ ما رجفها؟ ما ما رجفها؟ ما رجفها؟ ما رجفها؟ ما رجفها؟ ما ما ما أحبنهم ما خب حدا أيها فمن في على أستعدادهم الذين حذبو شعيب خلوا مو خاسين أصبحنهم خاسينهم ما هو ذل في آمن ومش عيب فتولعونهم هل هل البلاد عاد عاد فيها ونزل على الله فيها وقال يا مولاي لقد أبلغكم رسالة راسية ولا صح لكم لكن فأس على ما مكابرين بصلي عارف عبد الجد هذه مصحتكم وطلقاتكم وعطفكم كل عبد أحزن على من هذه وما أرسلنا في طريق من الذين إلا أقتل أهل هذا أسرى وبر الله إذا ان يضربون والله ما بيز من نبي إلى أمة إلا ينتهي بالامشيدة يفحص إن إذا قدمت بقاء إلى الله نقول يا الله يضرهم يضرهم يضرهم يضرهم يضرهم يبتليهم الشلائد والعليم فقر و جد و ما أمره و يبحثهم الحزم يزهر يقول يا الله ما رضيه و ما قال لك عينه و يحصل كب حده و ما أصبحت من أحد من أهلها لبأسى أين يضرع لعلهم يضرعون لهم يبحثوا و قالوا يا الله يضرعون الله ما رضيه ثم بدلنا فكان سيئة الحسنة بدأ السراء والضضاء لأحل هذا هو ما رضي يقضع لله أبسل هم بخذ عليه نعمته و أردك عليه حتى عه لما رجعوا عاجتهم و لم أنعموا و وقالوا لديهم مستقبل أن أبسل الله والسراء يعني كان فلها الزمن يأتي على بناء وعلى يأتي على ما ما إلى الله وقالوا أن الله أبد الهم والله أشكروا الله فأخذناهم برتيتب وهم لا أشكرهم ويأحد يبدأوا يفحصوا حين يزلوا كل أمه حمس الأنبياء ويأجيهم في الخير ويجعلت إذا بدهم يرجعهم يعني عنده بشرق لا بدين يفجيه الله وتفتريه و يدعوك ما بيرضى بجيه ألطاهنه ألطاهنه عبد الله الله أظهر أن أهل الله آمن آمنوا برسالة الحدي الأهم بس الله وصدقوا يصدقوا الكبر و الفساد و أن أهل الله آمنوا يكتبوا معاصر الله نفعتنا عليه بركات من السماء والارض انه هو اللي بعدك عليه بالعمل مش المهم بركات السماء وبركات الأرض الارض كذبوا، تكذبوا فاحنا عم نقول كذبوا قال لك تقول لا تكذبوا بلا مخايف ولا طاقه ولا بلا شباب تكرم عليك أن تقول الله عليك إن من يأمن الله الدعاء على الله أن يبيتهم الله يأخذهم هم لعينهم أو أمن لهم بأس الله وحده العظيم والاستغناء عن الله عليك إن من آمن الله وعذابه يزين عليهم هم, هم الله الاستغناء لا تظنوا اني انا ما هو فضلنا ما هو واحد يوم ما ما بعد يعني افضل مشي واخذناهم بدون لا على دولت اروح بعد بعد لا هذه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 لأنك الله المطلوع على دوامهم لا اسمع وكان قد قدمهم مطلوع عليهم طبعا عليهم كفر بيتغطى مع معصي واتبع عمل أهل وشكسالهم في معاصلهم في فشالهم في في من عبي من الله ولا قد يعشموا صدق بينال فما كانوا يؤمنون بما كتبوا من قبل جاءت وصند بينال ولا حصل منه الإيمان مثل انا هسه بعديك هذول ما اقرا فيهم على طريقه هاي على طريقه هاي ما يقولون لا مش ابد بكذبوا وكذبوا وفي هذا التشبيه على النبي حين كذبوا بهضره معه صلى الله عليه انبا الله هم السابقين كذبوا بانبياء ان يعني يعني النبي سلى في لأنه جاء كان كيف كتبوا بظومه ولا حد رضيه ولا حد استجيب لدعوته وعاربوا عنه كل الأعراب واستهزونه و... و... و... ونصر الله أبقى عليهم هذا مصر الله عليهم لأرحال كل الأنبياء جاء من... عليهم أن كل الأعراب وصبروا لما جاءهم أن نصلوا على أبقى أن بل على لما يرضي الله عمره ربه الكفار من أمام محمد الدارات نقول بين كل دار نقول كل واحد كل أمام لا المؤمنين الدارات أستغفر الله تعالى إلا يوم يسلم ما على في العالم الجآمن قال ما ينزل عذاب فلا خير ونذير فضاعوا أماليه والجآمن أبى أحمدي تراجع قبل ما ننزل علىهم وما وجدنا أكثرهم من عاد وإيوه وجدنا أكثرهم من راسدين والله و... و... كلهم ما ما لهم أحد ولا لهم وجه وأكثرهم فاسدين مجددين على الله لا تسمع ولا يهمل ثم دعهنا من عادين وسأري أجدنا على شعر بعض ذلك الأنبياء بعض تلك إذا فرعون العون وملأ فظلموا بها. وجعل كفر وطأيل الآيات دي. ر رحمه وفتحوا فنظر فإذا كان عجبت المسلمين. نظر يا محمد كيف كانت عجبت آذر عن. جعرهم الله فيها. في جنازة أسلم. فبعض. هذا من رحم الله إنشاء الحاضر. ور رفعوا نصهم وتحولوا عليهم ودا لمو سايح العلو إني رسول من إن قب العالمين حين وصل أبعث خواه من يبص على العالم. وصلان جاه. قالت إني رسول من إن قب العالم للعالم. شو من بالله وتفلس بني إسرائيل عتعد بهم. بني إسرائيل. عشان هم من تحتيدهم ومنتحبونك وربهم. بلاد الشام. <تصفيق> الله. بعدها لا يعني يحبون تحتيدهم وصلان هناك استعدادنا، إحنا نسخر من يشتغلون هذا، في مجال الصناعات وهذا، مشقتهم هنا، وقلت رجال، مستحيل نتحمله، مستحيل من يبغى، ويا أوزاش بيستنجدني صايم تشيء، وتأصل هذا، وخرج لا. صلى الله عليه وآله على الله تعالى إلا من, المبوعة من المبوعة الله. أيبا نحن من أمين. ما بدر بسم الله الرحمن الرحيم. حبيب على الله أقول على الله من نبو أحد من موسى. لا شيء هذا كعلم. فقال موسى إلى العل إن رسول لنا رب العالمين. حبيبهم على الله أكثر على الله يعني, يعني موسى داري بـ يعني فرعا هو موسى وأنه من أهل الصدق ومن أهل التقاه يعني الحالف هو من ما على الله إلا الحب ما لأن موسى فقط في لتشير حوله طبعه عارف موسى شب عنده وبدرى أنه من أهل التقاه من والصدق والحب ولا, ولا هم قال خذب الله حوال جعاه راضه قال تعاله من أنه لا ينبغي أن أقول إلا الحق على الله فتجئتكم ببيناتهم من ربكم وهذا عبرها من الله ورسوله من عند الله فتجئتكم بآياتهم من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال هاش أديني بني إسرائيل أخرجهم متحكين لكم متحبوبة مستعمرة ولا مستعبدة ولا ما. إيه قال هذا مش لهم أ أ أحن لهم من مصر ورمى الشام الفلسطيني. قال إن كنت إن كنت تبي بها إن كنت من الأصليين. قال لهم آية تقول إن الله نحن بيمورس من عند الله يعني أفحاس حتى وش ديلك. فأرجع صاحف إذا هالعبان مو بيلك. العبر عصا حكشنا نهاء حاش ما كبير. عملي. ونزع يده فاذا هذا فإذا هذا يدعى يدعى يدعى يدعى يدعى يدعى يدعى يدعى قالوا من يدعى في العون يدعى هذا يدعى يدعى يدعى يدعى يدعى هذا يدعى يدعى يدعى يدعى يدعى يدعى يدعى يدعى يدعى يدعى كان هذا كانها... كان هذا كان هذا كان عصر رأي, فيها السحر. رأي فيها السحر. الناس في هالسحر رأي في الناس من تشاردين مصروان وكثر على ما السحر كان هذا ساحر سحر من مفاجئ الناس يجوا سحر عالم يريد يخرج لهم من أرضهم قال مشتيس سار على أبناء يخرج من أرضهم يحتلاب سحر بس بس قال قال ملأ ملأ فقال يعني أصحابنا إقبالات إقبالات في قالوا نقول عبيد الله يحضرون الأرضون ماذا لا قالوا مشتري عرفتهم قال لا قال ثم هذي قال فقال فهذا نسوي قالوا أرضه وأخاه وأصدقائه قالوا أرضه يعني هذيني على الآخرة كلها خوف حاول ورسلت المدى الحاجرين يقب السحراء وابعت محب... بروس ورسلوا يقب السحراء يأتي لك بكل ساحل معلم وجاء السحراء في العرب وجاء أقبل السحراء قالوا اننا لنا لأجلون أنكم لا نحن الغالبين قالوا, قالوا, قالوا نعم وإنكم لمن مقربون قالوا هذا سحر لنا أجل فسعطينا أجل حالا إذا غلبنا قالوا نعم وإنكم لمن مقربين حين أننا غلبتم فأنتم وبعد لكم قدرها وبعد لكم الى ميجلسي يكونوا يقولون اول من يدخل هم من يخرج واخر من يخرج من ميجلسي قالوا يا موسى مش عالت مع اصحاره موسى وانت في, في ساحة يجتمعوا فيها مع العياد مثل الناسبات فالقرب الارض يختصر اختصارات حين و... يعني اتواجهوا من هذا لك الذي سحرنا؟ قالوا يا موسى إننا ان وإننا نحن نحن مبين. قالوا إذا كتبناه نحن ما نبدأه نحن بسحروا من هذا الدواء ولا قال أردو قال ها فلما أردو سحروا على الناس واستغربواهم وجبوا بسحر حظي. أردو ما ما بأيديه قال سحروا على الناس يعني جاب عظيم في عين الناس واستغربواهم يعني أدخلوا يقولون من ما أردو من السحر. فسحة، وجاوب أرعب سحر عالم يوصي أحد كده اعتذر فيها سحر عالم، يعني الناس، أرحبهم، موسى احتار موسى حا، أي واحد خاف ومش مش مش يعني ما بيب. ما بيب. ما بدي ما بتجابه بس تبرع صاحبي جابها ما بدي ما بيب ما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 فقلبوا هنا نشغل قلبوا صاحرين قلبوا السحرات وقلبوا السحرات وساجدين إنهم ساجدين له وآمنوا رب العالمين قالوا هذا ما هو سحر هذا أشياء من الله آية من آيات الله آمن <تصفيق> آمنوا بمساعراتهم السحرات رب العالمين رب نوسى آمنوا يعني خطروا على وديهم سجد لله وإذا آمنوا يعني منها تبقى واستيقى وإنتاكم إن الله فالنسان بي قالوا في العلم آمنكم بيه قبل ان آذن لكم ان أستنقر عليهم إنهم آمنوا قبل ما إذن لهم إن هذا لم يحرم ما في الندينة قال من آمر السبر صفان تبقوا وشاء في تخرج قبل ما تحرموا إنهم تسبروا فلا يهوتهم ونبقوا فرعان تول جماله والو جبها انت الله لا الناس لا يقولوا تليفون انه كنا عمي لا مش اسعار اه هذا هو انا بحزنه انهربنا بعض والمصاربي عامل فتن فراغ بسين مسن عن قال هذا هذا اعلى فنان انهم في موسى لكنها تتعلم انها تتعلم انها تتعلم انها تتعلم انها تتعلم انها في انها تتعلم انها تتعلم انها تتعلم انها تتعلم انها تتعلم انها تتعلم انها تتعلم انها تتعلم انها تتعلم انها تتعلم على تتعلم انها تتعلم انها تتعلم انها على انها تتعلم انها الناس انها تتعلم انها تتعلم انها تتعلم انها هل يمكنهم أن يكون قطعهم؟ قطعهم وقطعهم فلدهم مثلاً أصلاً يجاولون الكهرين ويتحدثون قد تجيبون شابهم وقعد عشرات الزمن. قالوا أنه لا في الدني إسرائيل المرد لقد يكون حلاك ملك آخر على عيده وصيد موعد يستولع على الدنيا ويبنوا فرعا ومنفكتها هذا ما قاله هي... قبلهم يتقبلونها الهارون. هم يقطعون عامل الجبرية. أي أهل بحب من هم ولا الدليل أولادهم من هم ولا بني إسرائيل كذل. وجاهم ذكر. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. قالوا معناش. نحن بندج إلى الله. بايعينا بايع بناء إيمان جين ايمانه جين استحكم ايمانه واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد ما واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد حين واحد بالله واحد ربنا واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد الله واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد عدم وجعله مصلب. وقال: ما لا أموت في الأرض. أهل بني إسحاق كل الناس. أتذرون موسى وموسى ليفسدوا في الأرض ويذروا كبر تك. يعني ورد موسى إسرائيل ليفسدوا في الأرض. يعني يتع يتعالنا يتعال هنا يتعال ناسنا الإسلام. يأمرهم يتركوا سكان على تك. وألهتهم البقاصين حبيتهم قال سنت سنتقتلا أبناءهم ونستحي النساءهم وإن الله لهم قال قال أنا بست من أخ من ورثهم وورثنا بالإسرائيل نبت لهم ونستحي النساءهم لأن الأهل مخ لأن مخو بده إحنا لأن مخو عرض شهر في المخ وبالضرورة الجمعة إن يكونها أكثر عن على وباي بعد يتقتلك لا يقدرون قد لا يقدرون مقدمو موسى، يبون يبون عهوس، احنا عبدي موسى، ما راح نقول، الله معنا، ما نقول صدق، كما قلنا تقول العصاص خبر، تفكر مبتدأك، قال إن يعني انها إن سبالي حين العصاص لا حلي عظيم صدق عشرين عشرين عشرين ثلاثة قال هذا ابنهم صحيح هذا بلاه جداً قال يكون هذا في عال علاجه. قال هذا بعد كل أبناء أبناءهم مستحيل سال. يعني هذا النوع هذا ما بده لا ماذا بلاه بلاه بس واحد ما هو. فإن هون هم جاهلون. يعني إحنا فوروا المساعدين يعني بعد قلت لها هذا الصباح بلينا وضوه قال المساعدين يعني قال البنى إسرائيل استعينوا بالله يعني أقربا لنا الله قالوا وصبروا يصبروا على أدراب يرحب هموت العرب إن الأرض لله يتفهم يشعرون الإجادة فالعاقب كل عاجلها لابسين هالكيت كانوا مكتوبين عليه انه عليه من عامه بس كلهم اخر اخر الامر بده النصر الله سبحانه قالوا اوذينا يا ابني موسى اوذينا من قبل ان تجي انا او بعد ما اجى يعني هم تحت بقول في الله على من قبل ما يجيهم بعد ما جاء موسى تعالوا نشكر عليها يعني بدهم صاروا يضربوا فقال عسى ربهم ان يهلك يعني موسى هو ابن الله نبات العدو وقل قبعدنا الله نباته ما بدي نصر الانبياء الا ان الصالحين النصر وقفت الا بعد ابتلاء وتبع اسوارها طول طول الرزقاء ان يهلك عدوكم واستعنفكم ثلاثه فيقول كيف تعملون يعني تخفف يعني لهم خمسه على الرياض ولكن يختبركم كيف اشكلوا هذا باطوا باط على السماء وباثقوا من هذا القاض او باثوا من هذا ان ابن البلدين ومن او يمكن امنه او من اول السنين ونفس من الثمرات الاو من يعني قادر على الذكر استمر في العالم بذكر أبنائهم واستحياء ساهم والله ابتلاه بجد بجد كلها الامضاع ونكسر التمرات دع الله عنها من ذكر وزينها بلا بد منه يخفوا في كفرهم ويقللوا من تمردهم ويجعلوا لها الله بليغ فاذا جاءتم الحسنه لا لا هذه ونفسكم سيئه في القيام بموسى ومعه عند أرسل الله إليهم موسى إلى آن في العوام انه يعني أنهم جرسوا عندي حرار سنة من راح لنا أعرض أعرض الله في العوام 40 سنة قاعد عليهم وكان إذا جاء لهم يعني جاء لهم خير جيد قالوا هذا قالوا لهم هذا يعني لديهم بياد ويستحبوها وإن تصرهم سيئة يطيبون موسى ومعكالوها إلا جعلهم شيء مرض من الله نار صار في السماء ترى هذا هي مش موشه ان السماء غموس ولا لا يعني حاجه لا احنا نسيت نجي على الحين احنا نيات انا قالوا واذا جابوا شيء دار فيه الشك الموشى هو على ان ما طاعهم عند الله سببه شيء من هم هم عند الله لأنهم انا على ما به ولكن أكثرهم لا ان أي ان تكون ممكن ان يكون ممكن ان يكون ممكن ان يكون به من يكون ممكن ان يكون ممكن ان المؤمنين ممكن ان يكون ممكن ان يكون ممكن ان يكون ممكن ان يكون ممكن ان يكون ممكن ان يكون ممكن ان يكون ممكن ان يكون ممكن ان يكون ممكن ان يكون ممكن يعني اللي جاءت الله عليهم العائله اللي تذكروا اقوفا يعني عليه ان بيجي لما يغلق عليهم وله ويدخل وشو ومزارعهم يد منها فيا ونا الله لك نجوب ودرك من عليهم ما اجبر مزارعهم قالنا نسرا على ما خط على الارض وعلى على ظلال النيل يقولكم ذلك ايش قالهم بيقولوا لكم لا هذا ما لا يستعد له ما ما هي فاطمه بين زادهم وعلى الدم أصر الله عليهم الدم يمكن إنها عليهم نزيف هي نزيف. الدم. ها؟ على صحيح كما قرأتما جب أمثال الدم الله راية. إحنا عندنا يعني جي عليهم جي نزيف. ب ما عني هو النزيف. على التفصيلات تعال بعد بعده <موثنين> الزمه يعني ما ما نقول لله ويقبلوا من الله لنا واش اكل لك بس ما رضوا اتنا الله شو اواتي تلاوتنا تلاوتنا الله يرجعوا اليه ما قالوا كذبوا كثيرون كذبوا وكانوا ما مدينين يعني هي عادت ملأه الله فما يعني عادت ملأ الإجرام والتمرد والكفر والفسرب الأسيان ولما وضع عليهم مديون كانوا يا موسى قلنا رب قلنا أهدي عندك لأنك شخت على ليز لأنك لأن لك ولا نصر لأن مع يعني كما وضع كما وضع عليهم أحدا من ذلك يقولوا يا موسى خلاص ادعوا الله شف عنا لا وحن لا نظلمك وبان يكذبون اسرائيل كلامنا كشفنا عنهم هذه الجزاء الى عند المباله ولا يهمكم ودنا نبلبي يكره الله عذاب يهم بالجراج من الرمال والظلال والله يريد سيطره انتين لا كثروا كثروا يعني الجزاء واحد من كما استمر العذاب فيه أحد راه قلنا فيه حارب 20 سنة قاعد موسى الحين راح مصر لما حوالي راح من بنى إسرائيل وغنم في العون حارب سنة لأن يجي ثم من آيهم تيار عهد عهد موسى وبيدعوه في السر إليه من يدعوه إنكشاف عليهم ال ال الديار لأن الناس اللي همهمون وهم بايع منو بايع منو بايع لحاله بايع إسرائيل ووضع الله وما كش منشين لكنني لم اكن اعلم انني لم اكن منهم انني من اكن اعلم انني لم اكن اعلم انني لم اكن اعلم انني لم اكن اعلم انني لم اكن اعلم انني لم اكن اعلم انني في اكن اعلم انني لم اكن اعلم انني لم اكن اعلم انني لم اكن اعلم انني لم اكن اعلم انني لم اكن ان وهو خرد هنسا إلى الشم ايه راح بهم الى للشم هارد للإسرائيل وصن عند حروب حروب من الله حروم من عطرة مريجة وفي الأول حصلت يارى الله حقه من عساق البحر مرحب يضعب الإسرائيل وفي الأول الدفر يجعه هو هم جايشه وتخلوه بعد وزمنا بعد لما يسكاده نجوفه وضع الإسرائيل خرجه وضعنا بحر الحالي فبلا أنا حقيقي جميعاً البحر قد هو ما أجيك ذلك؟ أنا بالله من نسبة للمعذى هذا ما عاد كذاب ولا ساعد إن شاء الذين كانوا استرعفون يعني بالإسرائيل ذي كانوا استرعف فرعهم يجعلوا أن يلبح أدناءهم ويستخدم سارهم الذين كانوا استرعفون وشارج الأرض ومقالبها التي باركنا بها مقارب هي والمشارك من من الله سبارك الله فيها وهي الله الشام والمشارك منها وفلاح يقولون حدودهم العراض وعليم اللي كتبها الله لهم عليم يقولون لا يحبنا أن نخطر حد كتبها الله لهم نهود حتى نخطط عنهم في التوراهم عن أهدي وسائل من الفراش من الفراش من الفراش من الفراش من الفراش ما كتبها الله حا حا حا كده انا انا زي كده كده انت الاعلى كتبه عالم بعدها كلمة ربك على بيت إسرائيل بما صبروا يعني يعني حصل بعد راهم بالنصر و وخلاص فرعون وهذا عدوه تمت كلمه الله هم. لانها يعني كلمه الله على الوعد كلمه بعد بعد من الهباله هناك عدوهم وبايض ما صبروا بس نبى ما صبروا بس حين صبروا. ها؟ الصبر فينا يعني صبروا على على الإيمان وعلى صبروا على الأرض. ما صبروا وفضلوا على العذاب كأنه ما عملوا موسى إلا ذبيه يومين ذبحوا الأسراء على خوشه من في العون. ما عملنا هذا التوطة اللي على خوف نرجع يعني الحين من قط ما لا المقام سام من إسرائيل واحد نحن نحن واحد من بلاء مصر نحن نحن لا قليل من من بل إسرائيل لا إحنا مصر نحدها من مصر ماهم الصحراء مسحات شغلناها من وقع برينه ودمرناها كان أصلاً على الدولة ونهم كان يعني دمروا جعل عملنا فعال وما كان بيعمل هذا الزراعه يعني باقي اذا تقططوه هذا عليه مال هذا بس عليه لما فاجي الله ما بيجي انا الفرعون ها الفرعون ودمر بلادنا بصورهم الله يرحمهم هذا من هذا عبد الاهرام أنا أقوله خاص بنا معناه يعني. خلاهم المقاولين هم صناعة. ودي العالم إن كان بتورق في أحد ف فقرعنا. هي صناعة خسائر مريعة لهو قوة. هي صنعة صنع صنع من الحجارة. هم يصنعون الحجارة. شبه واحد ما هذا ما هذا عسل ما هذا ما كان حضارة مصر حضارة فرعنة مصنعة عن كدنا. لما كان يصنع في عيونهم وما كان يعيش. أما أنا من جحت في عنك. لا كان كان يزرع العنب وزرع وزرعت معنا فضل عنهم يعجوا. في الوقات الناس وفيها أصيرهم يعني أصير العلم كان منها أصير وأعلم كل التمرس على البنين ما أرضى زراعي مصر وجروا إسرائيل يعني الحم حرجوا من البحر ومشوا من البحر على دوم يعني مروا على دوم يعطفونا على أصنام منهم على دوم يعبدو الأصنام قالوا يا موسى عليه بن إسرائيل قالوا موسى إجعلنا إلهك مالها مالها قال هذا الناس لا نعبد لهم سبلا هذه ما ما بتجفز الجيران من لا من لا هذا إن حضروا من سجّلون سجّلون من أهل جهن جهن عالم عليهم عد وعلي راح لكم من البحر ورأيت الآيات الله ونحمتها عليكم وقلتوا هل تشتف عبد الله عليكم؟ حدكم لا رأيكم إن فيه ما كانوا يعملون هؤلاء المعلماء فيهم ومتبرون عليهم مهلك يعني مبطل وشي بعضه ما هو حب ولا هو عمل ما كانوا يعملون وعلى أستنى منه باطل مهما على الله أبوكم إلهة اشكان ان يدعوا نحن غير الله تعبدوه وهو غاطهم على العالمين فالله على العالمين جاء ابن اسرائيل وقال ان من اهل العرض يعني القراء اظهرت اجلنا فترونا من اهل آل العالم فمن منكم عذاب يكتب لنا ابن ارمه وفي ذلك الله ان علم عليهم ان ذا في وعند موسى ثلاثين ليله و غيره هذا العرض فتم من يقاتل ربه اربعين ليله الله عز و جل جلاله جلاله جلاله جلاله يعني ما جلاله جلاله جلاله كان يروح جلاله جلاله جلاله جلاله جلاله جلاله جلاله جلاله الله جلاله جلاله جلاله جلاله جلاله عند الطوب. توضينا. هم يعني في أربعين لا لا. ها؟ عند أيها راح اكتبها عند الطوب. توضينا. نحن نتكلم الله والمرح. لا نحن نتكلم الله لا خلال... الله كذا يخلد الله عصواته ويسمع كلام الله وكتبها. الا راح اكتبها كتب لهم من نور الله يمكن أن أعزاله من نورها عن صلاة الحام لا يمكن في التورا لا يمكن في الشرائل بسم الله هذه الدعاية الجديدة هم البنية السلام يسمحوا خيار الله الله يسمحوا إلا سمعوا هم سمداتين سبع منهم من الجاهلين منهم يشهدونهم تبعهم اللهم انهم يسالونهم منهم المدينه ويحتفلونهم الله منهم منهم منهم منهم منهم منهم منهم منهم منهم منهم منهم منهم منهم منهم ها؟ منهم منهم منهم منهم منهم منهم منهم منهم منهم منهم منهم منهم منهم منهم في دومي منهم منهم منهم منهم منهم منهم منهم منهم منهم منهم منهم منهم منهم منهم منهم منهم منهم منهم منهم ولم يأجى الموسى ليدعى سيناء ولكن الله وبوه جاء الوقت الذي أمره جاء عن صالح ما إسرائيل جاء وخلص ما حتى من الله ما الله جهار يرو الله من إسرائيل ما تسمعونه وبيع الجارة سأل موسى ولا أرد أن أموت يعني هو يريد أن يسمع من إسرائيل إنهم فقد سأل المساء أخضر من ذلك فلا نؤذن الله جهد فلنجس أل المساء بماذا يحتاج الله المهن مهن رأى فجعل الله من ولكن يقر إلى الجبل فإن استكبر وكانهم في صفة تغاني ولكن الجبل إذا هو قائد مكان خلتها فلما تجل ربه للجبل يجعلهم تبكا وحضرونها صعيدا تجل ربه للجبل يعلم كدرته فلما تجل ربه للجبل وحفظ موسى صاعدة ومساعدة فلما أفادأت سبحانك تبكي إليك وأدعى أول مؤمنين يعني فجأت لك إنهم لا أعلم صاعدة هماتوا كلهم وليع بعثهم ورافعهم بعد ورشهم ولما هم فلا صاعدة وأفاد من صاعدة فجأت سبحانك يعني أنا بأنزهك يا الله يعني أنت كنت خلاصة. لا ثلاثة سبحانك يعني أن يتنزل ونزهك أنا رأيها كنت أكتبت إليه يعني أردتها جواب حين قابلت الرأي انت, انت معكين وأنا أول المؤمنين يعني فتب عليك بتأسأل يا أول المؤمنين في طوح هذا يا موسى بعد ما حفاظه موسى من الصعدة والمتاب الله كان هناك مرسالة مصطفيت وضعان الناس بدي لسالتي لسالة بموضي كلام يعني أحتر الله من الناس يمع كلهم الحملة لسالة بكلامة فخذ ما عديده طرف من الشاهدين يعني يعني كل ما أموتك بثنفنا بثنفنا لا بثنفنا يعمل أشياء أولا المسالات ما فتباك من سالتي إلا في العوض كيف <تصفيق> لا على إبراه الميزاني ما يجب أن فيها من كل شيء وكل من الشافقين كل من الشافقين لإبراه لإبراه مصطفاته وقتصف برسالته وقتلبه وختبناه في الأرواح من كل شيء راح الأربعين الليلة موعدة فخصية لكل شيء كل شيء، كل الأحكام، كل شرائع الدين، فخذ هذه يعني يعملها بجد، بجد هذا، يعني قاعدة بيدوا يشتغلها يعملها، وأمورهم غير، ياخدوا بأحسنها، شقيرين جار وفاسدين، يعني كل حد هذا قليل جدًا، بجيب شريطة عظيم، هالعظيم عفوًا من الرخصة. سأريكم دار فاسدين لأنهم عند الله إنهم هم هو بت... فيها سنو... بعد من هم أبلاد أبلاد اللي الله أنا أنا في بمك بمك هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم يعني هم فلفل يبلغها العلم الناس ويقولون أنهم يعملون بها سأصرف عن آياتهم الذين يتفقون من الأرض غير الحق يعني أصبتاً يعني ما نفاهم الذي يتفقون ما نفاهم إلا أحكام الله وشرائعه لأنزل الله على نفسه في التورا لا صرفها عنهم يعني ما يعطي الله وإفهم وإخطاب الله وآياته وأحكامه إلا لذين يفهم فأضع الله من تكبرين على الله إلا من تكبر الله لا يستهل ولا يستهل فأصلوا على آية المدينة يتكبرون في الواقع وإياه وكل آية عصر عصر. لا يؤمنون بها فإننا أصبت بالحصر وإياه وسبير المشكل لا يتحده سبيلا إذا أروا سبيلا الحظ ما بين ريجو فيه لي أنا. أنا عادي على اسهل موضوع بغير الحكي شو بدنا يعني غير الحكي غير المحادثه غير الحكي في تكبرهم اذا اقراها على يعني بده يتخضر على انه التخضر منها واحد وإن يكون سبيل العلي يبتغيوه سبيلا هذا ربي أصرف الله آياته عن ما هم فهمينها ولا هم الله نتبه ذلك بأنهم كدموا بآياتنا وكانوا عنها قابل تنبيوا سبيل العلي بإسركون سبيل العلي بإسركون سبيل العلي ويتركوا سبيل العشاء يكذبوا بآيات الله وكانوا قاضي قابل استرميها والذين كذبوا بآياتنا ونجاء الآخر حذت اعمالهم حذونا إنما كانوا يعملون جند كذبوا بآيات الله وكرزوا باليوم الآخر حذت أعمالهم لأن أعمالهم ما, ما من تفعيلها حذت ذهبوا ولا يعلم عليهم هل بجوا إلا لم كانوا يعملون اللهم الله ما عبادهم ما منهم جادين من على أعمالهم وَاتَّخَلَ يوم موسى من بعده من حريجه ومن حجل أن الله الله وخواه حباح الميكاس ربه التراح الله سبعين طبع إلينا البابين اتَّخَلُ مُسَطَرُونَ هم أَيْنُ؟ يعبدوا كان بدا إلهكم وما إله مُوسَى السلام السلام ماذا الله عادم يحلن إليها خلاحة.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 <تصفيق> ها الو ايوه حلل عنده بعد ان شاء الله على دعوه عمتي خلاص ولما سقط في ايديهم وقال انهم كتظنوا قالوا لا ان يرحمنا ربنا ويرحلنا ان كننا مخاصمين هي بعد ما جاء موسى وعاوه راح ربي الله وقع ضهرها بجرمها محضر ولم يسقط في ايدهم لما ندموا بحضر ايضاهم ويجب يعني سيد اللي معه السبعين اللي مع سيدنا هم العباة فيهم الأفضل اللي أختارهم فهو اختار نوسى هم السبعين اختار الاختي قيلة تسلم عندي من دجهم الديال دجهم ماذا الله بجموها اعتابوا الله عليه الله عليه لديمو عرفوا إنهم ملو وإنهم أخطأوا في صريح نوع في بات من العلم قال العلم بات من هو الله كانوا متى إلى الله قدمو استغفر الله وغفر لنا لأن غفر يعني غفرنا نحتاج إدار الله الله الله إني الله ولما رجع موسى إلى قومه رجع من ميلاد ربه من ما كتب ما تكتب التوراة لا عبد عبد عنده رجع موسى إلى قومه غضباً أسفاً وعسف عن اطاش عقله والحبيل نذر وعسر ما ما عسر جبده الله ودمه من بعده والله المستعان قال بئس ما خلفتموني من بعدي يعني المرحله الثامنه بعمل شيء اعاد الامر بكم يعني يعني استفادوا ولات ان يوجع كل النبي امر الله والتوراة ان تشهد لهم دين هيا تشرع لهم اله واجب وكذا ما كان في حاجه ولا الغروا يعني مش الغروا كل امر واحد يفتك فيها التوراة واعد براسي اخي ولكنهم يجبون ان يكونوا معي هناك من يكونوا معي ان كان يكونوا معي هناك من يكونوا قال هارون من يكونوا معي هناك من يكونوا معي هناك من يكونوا معي هناك من يكونوا معي هناك من يكونوا معي هناك خلاص متبين الأعداء يعني علي باكين. لا لا ما بنبيه لأنهم هم عادين يمشي منهم تعال اتقوم عليه تخليني ولا تجعلني عارض ضالني لا تجعلني مهني عاصم أنا ما أردش على سعيلا ونهرك عنه ما أرد. قال رضي الله لي وأخذ وأدخل في رحمتك وأنت أحب رحمي جات على الله وساني الله وأخذ وبدأ ولا راح واحد دم ما ذلك فلما قالوا يمنع ان الذين اتحدون إلى شأن قضوا قضاء من ربه، ودليل من حاله الدنيا. يعني ذلك يعني ماذا؟ يحتاج الدنيا، وخذ عليهم الجزاء مفترض. الذي يشكله في الدنيا من متى يجزى؟ من حالهم قضاء الله رحمة بيحل بهم قضاء ويصف عليهم ويعدلهم الدنيا والذين عملوا السيئات ثم ثامن بعدها وامنوا إن رضهم بعدها رفوع واحد. هذا استلهام ما عمل الإنسان. العصفاء. العصفاء جمعة وغايته. ذاتها البعث وعمله فله عبد الله. ولما سكت عن موسى حتى أحد لموسى، أحد غرب وفي صحته منهم واحد وسبيل الليل لهم لربهم يرهبون. أخذها وعلم بناء. بل... الحين بدأ غيته العلوي عنده هو نسيت الأيام وقال ان تراح لمكتوب فيها اللان هل تراح واحترى موسى قومه سبعنا وجلنا لنقاتنا لأقصى تبيبهم <تصفيق> قدم <تصفيق> أحامهم بقص من قصتهم لنقاتنا فلن أحلتهم قال ربي يوشئتها أركتهم من قبل وأيان أتوني كل أبناء رعا أمنا بعد ما سألوكو اه لا بتقول انا ما بعالج شفاء يعني هو مهن... هو قال رب عيني النظر عليه هي ما بيسفها يعني قال ولا عنده غير ما لمتي عمشتي انهم يجوا ببن عنا والله وما قال يا عمي لا ما بعرف انا بدي بدي بدي خنجه بس ومساعده تزلنا تساعدها امال ثنيه اذا نام عند الله من بالصعب الذي عذبها وقوم هود وقوم صالح وقوم إنها إلا فترة بها من تشاء متعدين من تشاء هذه فترة محترة حيث منه لأنها أما بسمعه خلامه تبعي ولينا فقد لنا وحمنا وأنت خير مكتوب لنا في هذه الدنيا حسن نقوم في الآخرة. دعاء موسى. بعدنا. أصغر في الثلاثة سبعين. مكتوب لنا في هذه الدنيا حسن نقوم في الآخرة. إننا هودنا عليه. علينا من نعلق في الجهة قال عذابي. يا الله. قال عد... عذابي أصيب به من أشياء. يا الله عذابي عد من أشياء من العباد ما هو. ما بيعذب إلا من يستحتر عذابه ورحمة يوزعه كل هذب فسأكتبها للذين يكتبون يعني بالكتابة نبي أصح بالكتابة نسي الله للذين يكتبون ويؤتون الذكر والذين هم بآياتنا يؤمنون يعني الحسنة ها؟ الحسنة قال وكتب لنا في هذه الحسنة بس يعني هي الحسنة رحمة رحمته. في الرحمة، الرحمة الله دايح نعده، يعني يقبل يع الله رحمة معناها أنه يوفقكم ويسددكم ويسددكم ويهديكم، يدل على طلب الخير، يهب لنا ألطاف العيق، يخف المعاصي، ويحب لنا الزواج، هذا الرحمة الله يحب لنا الزواج ويحب لنا حافظنا ويحب لنا طول العمر، في, في أولادهم، في مالهم، في ثمر، لا إلا الرحمة عنا، فالدنيا وخلالها معنا معنا الرحمة، يعني إن الله يرحمه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 أهلاً سبأ. نجع سبأ نجس. نجس أنفسه. هو. هو. إنهم إنما بحسب النبي. النبي طير الله يستروه. من آيات الله النبي اللي بالله يعني. الحمد لله. عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف ينهاهم عن المنكر ويحذو لهم الطيبات ويحذو عليهم الخبائث. ويضعوا عنهم أسرار. لأن التكاليف الله فيها تجديد عليهم. يجئ على دين وتتثقلوا بيكمل فيتكاله في فالنبي الاول ده يجي يحط على الذات تكاليف شديده لازم تكاليف ثقلا والاغلا التي كانت عليه اغلا يعني أسجل أسجل في يعني اثقال اثقلت يعني محمد امه تكاليف فالذين امنوا بها دم نبيه امه وعذروا عذروها وانا المكان تعالينا معنا وصلوا والتبغ النور الذي أنزل معه يعني بعض أولئك هم من فرح هذا عديبه يفوز ويضربه رحمه الله في الدنيا ولا أحد كل يا أيها الناس أني رسول الله إليكم جميعا عرفنا بأن كل الناس جميعا رسول الله إليكم جميعا كل يوم كل مصرا وعرب كل شديد أهل الدنيا جميعا من رسول الله إليكم جميعا الذي لهم في سماوات أن رسول الله عليه لهم كل سماوات والآس لا إله إلا هو يحذي ويمي فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته الذي يؤمن بالله وكلماته يعني يكتب واتبعوا لعلهم تحتبون لقد لكم تدفعون منتم المسيدين؟ نحن المسيدين لا نستبعدكم ومن جمل مساومتهم يهتفون بالحبيب الذي عندهم عبدي عب عبدي في أرض عبدي في بلاد إسرائيل في اليهود دله قليله يعني بالحمد والهداه منكم مسرح تماما في ملة اليهود بس أغلب الناس لا قولي بيش بك وقدت أنا هم حدتي عشرة أصباط الأمم يعني كان في 18 قبيلة هالياهود وكن كبيلة واحدها لن جاء معا نبي الله عقوب اسرائيل اسمه اسمه اسرائيل جاء نهد عشر ولد وكل ولد جاء له بليه قبيلة اثنا عشر كبيرة من إسرائيل. الى موسى ل لاستسكاؤه روعه. يا مجتمع. و الله أنا بعصر العيا. ثم بجلسني في 13 عشر عينة. لأن حن خير من الحياة. بتعرفوا الناس ما شربوا منهم. فنبي لهم عنها علم. وأشحذنا مثل عشر مشروبات اليوم. تختلف وأهل قال على إشنبوا خلاف وشجع. قالت عليهم كل الناس مشربهن. كل أحد يعدل على مشربة ثانية. كل عشر من عين. وظلنا عليهم طلما نحن حظ الشمس. لأن بعد أربعين سنة في الصحراء بيتهم. <تصفيق> بعد محرقة وصل أمر أمرهم الله على سائر المساجد. أنهم يتحولون عليهم التي كتب الله لهم. كده كتب الله أن هذه المعضوة فيها و جعلها لها مطن وني أعلمه وقال فيها قوم الجباري لا ولا شيء وقال قالت يذهب أن ترى مكتباتي لأنها هنا قاعد وقال أنه يسأل أمسان فرطة فلما نحن نحن نحن الله عاقبهم قال الله أنهم حضروا أنهم أربعين سنة أربعين سنة سنة يتهوني في الأرض يتيه وخلا مدل يسرحوا يروحوا على غير هذا ويسرحوا وقفوا في صحراء وقال إن شاء يصبحوا بحي ذنسية وإن اما هذ لا جديد فانت صحرمت اللي قاعد هنا راسه خلاص اذا بدك بدك حرمه باقي الموسينه ولا غيره دم غيره صلوه عم يقولي دميله البس اوه شريف عمل كتبها وانا مثل هغلي مضى على الحجر بقى الماتي اخر فل... فل... عليهم فتي يعني ف فربعين عليهم نبي آكل بشغل، وجزء على هذا نوصل، بكوني آكل زات، وجبة وجبة ينفع اليوم إحدى ثلاث وجبات، حا بعض رجال حاصل، نحن ما نشويهم لأن هسا بنعمل كل واحد يه، ومثل هذا عشر ينزل، هذا حتى، وزرنا عليهم نوصله، كل متربى ما رزقناكم أو هذين عن عليهم مسمار الدين مسمار الدين والله بلمونا. خير عصرا الله مسمى ضلوا ولا من قالوا في سلم الله منهم ما من الله سلم ما ضل الله سلم هذه القرية هذه القرية الله لمن يحلوا فيها وشليم وما ما رضي تفرها جاء داخل هذا عجبا مات موسى وهر ووو في ثمانين سنة وجاء يوشع بن نبي الله يوشع النوم يقعد النساء على صهراء الريب مدع ودحم ها هارون ما فتيه ما فتيه موسى هارون فتيه هم قاعدين بجوه في الصحراء لا يوشع بن لا هو فتاح موسى وصي صي موسى فتح الالفان صعبها ال وأجينا نصنع هذه الدرجة، وقولنا حيدو شيء لهم، وقولنا خطه، ودخلوا ضابس جدة، نعذرلكم حط حط آتيهم، سنجد قال ما الله هات هذه قال لكن كما قبائل خلوق استغلوه، وقولوا حقها يعني حق عنا يا الله يقولون أنا يعني يوم استغلوه يقولون فاضع، يعني خاضع. لا يدخلوا داخل داخلي رافع راسه فيه نشوه النصر والفخر والكبرياء لا يدخلوا انتم تذللوا وتواضعوا لله شايفين لله الله سائلين الله ما يحق عنكم ذنوبهم ويؤخذ لهم انتم مقام الله يعني انتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم دخلوا مكه فتح مكه قال الراسه يوصف مواضع لك على حبه الجمال من اشد التواضع الخشيه لله والتواضع ما ده هذا رافع رأسه من النصر والفخر والنجدة لا يدخلون مفاعيل يد الله يهدينا مدخل مفاعيل يريد سأل الله ما غرام الله حماه في آخرين لا وقال له قل خطر ما تدخل بس نزيد نقلونا خطئا نزيد نحسن فبتكل الذين قالوا من قبل القرون بجيران ما هو هذا ماذا يعني لا استفاض ولا شيء يقول الكلام سميع فاصرنا عليهم ليزا من السماء لما كانوا يظنون الله جزا عليهم عذاب بدل على الفسوق والكفر والتمرد لا خضعوا أنا... أنا... وغل... الله ولا دحورا سجن وهابوا لهم كلام ثاني استهزأ كلام استهزازه ماذا بدك الكلام الذي امره الله يبغله الله بيدفع على مش بيسكر بن إسرائيل النبي لأنهم كانوا ان نحنا جاد للنبي بن إسرائيل هو قال نحنا ما شاء الله مختار إحنا الله إحنا, إحنا على العالمين عباد الله الصالحين وإنه إحنا أهل الله رحمته الله لنا خاصة ولا حتى إحنا هالحين وعند الله بحب النبي كله بعملهم ودمهم يتمرضهم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 يتعلم عبد الله فى بكل الله ولا يشتغلوا ولا يعمل التأتيهم قتالهم يوم سبتهم ويوم الأثبتهم لا تأتيهم كان يقولوا لبحر ويوم الأثبتهم يوم السبت شرعاً عنه راهرة أتلك باك يعني لو كانوا يسعى السلاحة الله ركزها بإيش لها راح البنية ويوم الأثبتهم لا تأتيهم ويوم كمان راح السبت ما عبدوا راضي فى هذا بره من راح عليهم يعني فتنة اختبار هم باي. وقت ذلك نبنهم وما كانوا يقصدون <مسه> جعلهم بلوة مثلها لقرسوهم اختبارها اختبار هذا ما أحد منها من فاس بدمجة مطحانة الأسرة ايوه الله على أشياء يختبرها لقرسوهم اختبار <مضح> بلوة <مضح> بلو. لقرسوهم جزع على عملها لقرسوهم أمني على الله ايوه نعم ولا مؤمن او ما بي عذاب ما بي احسن احسننا الله هذا المؤمن اي دارا اي داره منهم لما تعاذونا قال لهم وعليكم هم على مثل هذا الشيء جاء اوراد بي كان بيوخر عليه وبناذ دي روحيه ليهم على المنكر احذرهم عشانهم الله الله لا تغتدر في السبعه وبامك منهم قالوا قالوا دول اللي بتبيعوا روح بتاعه الربم اللهم بيقوم عذابهم على بشدهم بيعذبهم من يستحق عذاب الله وعقوبته ويعذبهم مع ذنابتهم الله هناك قالوا معذره إلى ربكم يعني العذر عند الله هذا الكلام الحق يا يمكنك ان تتعلم من اجل هذا المكان الذي يمكنك ان تتعلم من اجل هذا المكان الذي يمكنك ان تتعلم من اجل هذا المكان يعني يمكنك ان ما من اجل هذا المكان الذي يمكنك ان تتعلم من اجل هذا المكان الذي يمكنك ان تتعلم من اجل هذا المكان الذي يمكنك ان تتعلم من اجل هذا أنا بدأت أشبر له يا ما عددهم بعدين. كم؟ بدأت أشبر له لما, لما ما هو كان من المعاصر. فلما قتوا عمالنا عنه قلنا لهم كنوا جزاء الخاسرين يعني تركوا وهم متكبرين يعني تركوا ها كبر ما ن ما بذكروهم ومستكبر وما ينتدب وهم متكبرين يعني قال الله أنكونوا جزاء الخاسرين يعني نسخن لأن أصبحنا لهم تراضي جميعا بسيفه فقالي حبك تعالي ثلاث أيام عندي ماشي وابتعدنا ربك لا يبعث ابن عليهم الى يوم القيامه ما يسوقهم في الارض يعني اعلن الواحد في على اذن الانبياء في في البرهان وفي ابتدي يبعث على بني اسرائيل على اليهود إليه الى يوم القيامه من شيء يعني العذاب يعني نبي عليهم إلى يوم ممكن يعجبهم في الدنيا اذا عليهم عذاب الله كار الله سجي والدنيا إن ربك لا سميع الرجاء عذاب في الدنيا وإنهم لا قصور بعهم الذي لا جائه مجهوب بعده في الأرض أمة جاء نزلا من الله في الأرض اليهود نعدي بلاد عليهم بلادنا يعني سلط عليهم الدول مظالم على ما شربوا من بلاد من الشمال أنت وضابط بلاد العرب هنا وفي إيران وفي تركيا وفي سوريا وفلسطين بقيت الأمم في الأرض. ما تجمعوا إلا بعد الحرب العالمية الثانية سمعوا هم يترجعون هنا وكتب عليهم هذا الأمور منهم الصالح ومنهم دون ذلك ذكير ذكير منهم صالح بعض ذكيره وبدأناهم بالحسنات والصيادين لعلهم يرجعون أبتلهم الله ذي بخير تخيلوا شو يقل لهم ما طخلا ما طخلا مثلي وياهم يجي عليهم فخلهم بعدهم خلفهم جعلهم درادي حلف ولذ الكتاب يعني أتى وخذوا بعد أهالي يأخذون عرض هذا العدل يأخذون أبشر يهتشو. في أحكام الله يحذفه ويفتشب غيره ويحكب غيره حكب التوراة يأخذنا عرض هذا الأبنى ويقولون سيغفر سيغفروا لنا في محن ان نحن التوراة يقول إسألنا الله بعدنا ما وما على ناشته وإي يأخذون يعني هذه طبيعه هم يعني ما هو مبلغ يأخذون مطهر وشوه بس محرابهم يتحفظوا هذا الام يحد عليهم كتاب ان لا يقولوا على الله إلا الحق واتمد دا... قد احد الله عليهم ام يتاك في التوراة من جاي انه يحكم التوراة ولا يقولوا الا الحق ولا يقولوا ولا رسومات وبنادق ايش فيها قال على بسيطة على علم والدار الآخرة خير للذين يكتبون فخذات العبيد والدار الآخرة افضل من الدنيا الذين يكتبون على الهوى ولكن يقولون ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من الله هناك من يكون هناك من من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون على عربي صعيد التوراة وبالي عملوا بها ما بيج لا أعرفين ويجعلنا الله حمل فرغم الجبس أطور فعلناه وقلنا قال يا الله العهد والإنساز منهم باية يعيّة ويعبلوا التوراة ويجبت ويجتهاد ويجعلوا العهد نعم يستجيبوا ويقبلوا الله يجب رفع مهارة بجبس في غصبة. فجمع اعلنوا حقوقه عن الجد وقتها وخصوصا الله بنكتبون يعني الله كان في, في يعني زمان النبي كان يقول فرضا الصايم على بأمر جديد يعني الكروها اذا كانوا انه هو امرهم بدهم نعمله بحسب التوراة لكن همي بالنبي النبي لان التوراة هم امر الذين في التوراة والانجيل وَإِذْ اذا على ردك من ثاني قاعده وبين صورهم الدنيا كانوا اشد هم على ابو حسين على السجود في دنارو إِنَّا شو يعني <تبول> ان كنا على هذا الطريق يعني بني ادم عليهم من كنت في اخلاق الرجال ويهم برية آدم من بحر له من بحر له تلاق تلاق الله من الميلان يعني إن الله يعني, دا يعني, دا يعني دا في كل يعني قد ركز بيكون عدل وبيكون عدل عادل يعني إحنا عدله على في عدلها على هناك جميل الإسراب وتبحث, وتبحث عن ترعيد الله وتكبر به وتكبر بالعمر كل كل عدل يقدر بالله ولا شيء فقولت رأسي إلى ليش؟ فترس عدل. و... و... يعني يعني ما ما ما قال واحد على السجدة قدم قال الله لا لا قدم الإنسان حاله كذا. إنما أعتذر برب يسال الله كل ستكليش... من حالنا نمتعه بالله. تكليف الله. الله نحن ندعو نحن على الله. على كل حال نتقصر لله. الله العبد يبحى في قصبة حتى لا ما الإنسان يجيبها التفتيق منذ خلق السطر و منذ خلق الأرض و منذ خلق الأوالي و منذ خلق أبوه و منذ خلق أمه و منذ وفهم أي عريبة من حين يخل الإنسان أبطفل ربع سنين خلق السنين يجيبه مشغولهم و منذ يسبرهم خلقهم الله هالجدر و مدي البناء لأباس و منذ يسوى و, و كل فعل قبل فطره العرب المهدي لا بد مصالح صلح الصلح على رسول الله بشهاده السماء والارض عشان بده الناس يولدوا ويحيوا ويحيا ويموت ويشاهد لباسات وشاهد اطياح ومطال والشمس والدمار طول والنهار السماء والارض يقول لا بد لها مصالح العقد <تصفيق> والله ومن <بيعرفو. تصفيق> <تصفيق> فلا عندك ألا يعني شوفت قصة قالوا حتى لا لا أشيعي ليقعد حول الله يعني جي نبشج المبكت هذا الناس بيقولون يا الله يا الله هذا بدون... جعب... جعب... من من منشعب منشعب منجاحين والله هم اللي يسمعوا أصوات ل... من أهل أهل الدين هم اللي يسمعوا أصوات التعليف العصابة أهل الدين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 ما قد عتركت من ربك وأمي خلقت وخلقت وخلقت فلش عتذب ولش كذبت ولش عرفت بعد ما عرفت حب لا تنسى أو عرفت إن الله الحك أنت تحب لها الأباء تحب لها الطاعة عن هذا يعني لأن الله رزق في كل عقوله المعرفة ب... وما من على رزقها إنهم ت لا بتحصل ب, ب... ب... ب... فادلوه هذا شايف حسين بكثر يعني فهمنا الله استدل على الله بشكل العدل بمحاضر من العدل بدنا من طرف العدل من معرفه الله. من الوصول الى معرفه الله هو الاعتراف في, في الفترات عدل كل عدل قبل انه بيجي عليه يغيروا احنا شلون يجمع اذا الله بيجمع لا يصدق لا يصدق من ذي الآلهة ولا بي لا يعرض عنها يعرض يعرض وداعس طبيب إيه عرضه إيه عرضه إيه إيه عرضه بالله ما يعرض <تصفيق> أو تقول إنما أشرك آراءنا من قبل وكنا من لا رجعة تقولها إنما أشرك آراءنا رحنا بعدين بعدهم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 و تذأة الى فصل الايات uma esteria فالله بي forcé بني اسرائيل والكل ثقلوا عليهم قال Nachtlion وحمد على بني اسرائيل ونبدأ الذي آتيناه بآياتنا فانسلحى منها فى ي��لهم عليهم فصلة هذه التي الله يعني العلم الله العلم منها من بني اسرائيل هو بعد في من عبّد بعض راحوا بنسمه الشيطان فكان مرادين وجعل الشيطان يسيطر عليهم وعاد حلفاء الكفر والتهريب والمشينا لو رفعناه بها لو لو شاء الله أنهم من نرحب بالعندل أعراب ولكنهم راحوا إلى أرض ما إلى هؤلاء سه وشافه ما عاد يستحق الله يرفعه من الدنيا فمثلا وضع. هو كذب على على الله الله او الله فانا يعني اذا في حدا ما فسخ الاسكنه رفع الله ما اللي عندي وجه عنها اصطبه ظلم وضعه ووعاه اصطفي بسبب حاله معنى بهواه صار عم الدنيا كتب شيطان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 فقصص الكهف صلى الله عليه وسلم يتذكره قصص عليه هذا القصص ما الذي يتذكره دائما يأتي عن عن غيرهم سأمثلني بعض الذين كتبوا بآياتنا أنفسهم كانوا ضيمون يعني لما خرجوا سيئين واستحقوا هذا المكان واستحقوا الصغار في الدنيا والصغار من الله وما لها بسبب أنهم كتبوا بآيات الله وهم توابون فيسم الله عليهم من يهدي الله فهو مختدي ومن يبغى فهو أثر مخاضد من هذا الله هو معيلا الله مختدي فهو مختدي ومن هذا الله فهو ألف صوّل لا أثر ما يفعل بنشر عذوها إننا مختدين ما حكم بعض أننا مختدي ومن حكم أننا ألف صوّل لا ولو تقولنا مختدي ما هو لا يقدر على الوجهان لما خسر من الدنيا والعصر يعني ذراع ذراع في القبور يعني ذراع ذراع الثاني في القبور أول ذراع في الجحور في أرحام النساء والذراع الثاني في القبور أول أول مدريات يدريها في في النساء بيضرب الجع يمشي ويجعل والذرية الثاني في القبور يضربه ويجي يمشي ويجعل جانه ما على يعني فالجبر. إيه أنا كمل <سؤال> وبا يجعيب على الدنيا <سؤال> والجنة أدرعتهاي ولا قدرنا نجها من حجارة هذي جرعة منك الأبرة إلى لو من كثير من الجن والإنسان لهم قلوب الله يجمعون بها عودة يعني يرجع سلاجنة ما لهم قلوب الله يجمعون بها حكم الله الله ما ما ما ما يكن بحر الله. أقوله، أقوله. ولهم أعين الله يبصرون بها. ما بيتبصرون بها ما ما, بها ما لا, لا بلشنة وحنا بلشنة وحنا بلشنة. ما است، الله ولكن هذا هو المكان الذي يمكن ان يكون هذا هو هذا هو المكان هذا هو المكان الذي يمكن عاد يكون هذا هو المكان ولا يمكن ان هذا هو المكان الذي يمكن ان يكون هذا الله المكان الذي يمكن ان يكون هذا هو المكان الذي يمكن ان يكون هذا هو بها يعني يمكن هذا أسماء ما هوها العزيز وحكيم ورحمن ورحيم وقادر وخالد رب العالمين وملك الملك الجلال والاكرام والإكرام كل ما زال حليم حكيم إيه أسم الله سبحانه وتعالى هي, هي الله خصصها واحد بدون غيره ما مع الشريك فيها وذروا الذين يخدون في أسماء الله وتركوا ذراء الذين في أسماء الله يعني بي يجعلوا أسماء الله ما شنو هذا بسم الله الصنم نهب وسموه أنه بدشبنا يعني أعشل الأسماء الله أبوها غيره يمحبون فيها بميره يعني بميره بأسماء الله أبوها غيره سنبزون الله حال يعملون الله تأجيزهم على أحمالهم دعا يمحبون أسماء الله أعشبونها غيره وممن خلقنا عمه يهدون لك الحب ويحبونه وهم امه محمد يجابهم وعندما إلاث خطقتهم بداهم واختلقوا الناس بجبالهم احد في كل زمان تبني إسرائيل على كفران ثم وبدهم بينهم الناس أهل حب حد. والذين حذبوا باياتنا سنستدريهم من حاجة لا يعلمهم لا يستدريهم لا بيقدرهم يقدرهم من حاجة لا يشعرهم ورجع يأخذهم الاستدراك من غير إدام على خبص نفع بس تدري بس خبص ألف مفكر منهم تخبر يأكلونهم يحب الألف من لا يقرب على المدينين كذا في محلهم في الدنيا يغدق عليهم وعن عليهم من محلهم يأخذهم ما لهم الساع يأخذهم إلى قربه وأملي لهم إن خديمتي يعني خديمهم من محلهم إن قالوا يا نوح ااا خلينا قبل في حاجه عاجله هو... يعني يعني من فايذ الله ال ال بيخليهم وهم غير العمل أو لما ولا ولا هم بدهم صار ما بي... ما في ما هم مجنون يتفكر ويعنيه في أدواره وفي أعماله وفي صصاباته لأنهم لا نظر، لأنهم يدوا، ما ما ما هو إلا نذير مبين، يعني واضح إنها نذير مبين، إنه رسول الله لديهم. يعني يعني في نصها يعني واضح ما فيه ما في ما يدل على إنهم ميمون ولا إنهم مسحوب أول من غروف إذا السماوات والأرض وما خلق اللههم شيئاً، يعني هم ما شيء غريب، يعني أقواله إذا يعني باهدرهم ما يندهم يعني السماوات والأرض وأنت ما تلمونه، ما تلمونه بيفدرانه يبي يزاده. إذا أنا السماوات والأرض أحب الله وبايكفر وبأخلان، باويحت الله ما تمشي وأنا عسى أن يكونوا قد يتربوا أجلهم يعني لماذا لا ما تخافوا و تؤمنوا و كيف يمكن أن يتربوا إن الله يعقلكم و يجعي عذبكم العابر بيحضر إجابة احتمال أنهباي اللي قام بحاضرهم بيحضرها لهم لا احتمالات ها... هنا احتمالات قد يتربوا أجلهم و لا عليكم حلبكم عذاب على الله إنه من أعلى أن ترونها متحداً فبأي عديث بعدها وإنه؟ إذا ما أمنوا إلا وحبا يأدنوا من يطلل الله فلا هادئة قد قال ما عجي هذا الحاجب العالم لا إلا مقتدين ويقولوا واحد ونضمهم في طغيانهم يعملون، من يقولوا أهراء الله الله يترك في طغيانه يسرح ويبقى في طغيانه ويجعله بمهنة ما بيأخذها بسرعة يجعله بمهنة إما يتوب ولا إجدابت غيان الكفر ويستحبت عذاب أكثر يسألونك عن الساعة الناس يسألونك بجانب واحد باتي الساعة ووحد باتي بالقيامة واحد باتي بات الساعة يأينا يعني واحد تحل مكتوب واحد باتي بات ساعدنا قل إنما علموها عند ربي و الله سأفعلها كما عند الله عد ما ما بحد ما حد يليها من خلق لا, لا من ملكه ولا من الألذين لا يليها الاقتها إلا رض مهما مظهر مظهر الجم هلا الله واحد تبولة في السماوات والأرض لأن عظم حضرها في السماوات في أهل الأرض يعني عظم عندهم تبو في الخوسم ولاهم دار البشر ولا يعني هي خبرها خبر, خبر عظيم وثبير عندها لسنوارة نظر لا تأتيكم إلا بغتها إلا في اتباعها الناس هم على رئيس عدها وستعداد يسألونك كأنك, عنها. كأنك حفي عنها قال هم يسألوك كأنك حفي كأنك من تسأل الله وتحفي في المسألة كأنك في تتابع كأنك من ظل في, دولة في دولة تتعلم بتلح في معذتها على الله وإحسن المحصة والله في الانتبال وإنما هذا ما عند الله ولا تمنى أكثر الناس لا يا إن شاء الله النبي على الساعة رحبا باتي قال الله النبي عليه الساعة قال في إلا ما شاء الله ولو كنت بس واذا من الخير وما مستني قال لهم إن يقول لا أملك نفسي نفسي نفسي أنا يعني ما عمل ما يهديني أنت على السيد ولا أنت عنها هذا لا ما شاء الله ولو كنت عادوا غير استكبرتني غير وما نسيني اسمه لو علموا له فل يعني ووو ويرت الامور فل يديها خير ويسكنها بقى المضارع الأشخاص إن أنا إلا أنا دي. ما لا بس من بس يعني ما ما بنعلم بهذول وبشروا إلى دون يومين أنزل كن وبشروا إلى دون الله وبشروا إلى دون الله هو الذي خلقهم من نفس واحدة من نفس آدم وجعل منها زوجها يعني وخلق آدم من جنسها زوجها من جنسها جسنا عليها لدهم يجيز واحد معك هذه صورة تكشي ذلك لدهم ذا ولا ما نديه من ولا من فضلا من... في جربتها فلما تغشيها عملت حمل صغيرا ثم غضناها يعني خلقوا واحد صياد وهذا وما تطلعها بشارة الناس ما عاد تغشيها فلما ترشها يعني آدم يعني آ... فلما رشها حمل حمل خديها، ثم ضفته على. حمل. ثم ضف أمرت بالحمضين ما بيجعها. فلما أدركت كنت بلا أحر الشهار السابع. تعالوا الله عرضهم، يعني لقي واحد صحرسون في هديعة يدفع واحد. لا يأتينا صالح ولا من الشافع. إذا كان ولا صالح نقول من الشافع. فيوجد. فيوجد. فلما أتاهما صالحًا جعل الله شركات لما أتاهما. خلين ولد خلين صالح والبحر على عارف الأب والأم وجعله الصالح جعله شرفا في مآتهما يعني بدوه من عد يقول هبه هبه الصنم نهبه عد الصنم ولا عد ايه عبدالجع عبدالجع ويا نصيب فيه والله يقولون انه يجيه من سجنة الله ولا يجيه منها عزا ولا يهبو حال الله قال صلى الله عليه فتعال الله عما يشيركم يعني بعدما وليد رجع صلى اصلا عليه وسلم أي شي يكون شيئا وهم يخرجون فكيف انهم يشيركم في العبادة ويجيه في سجن الله حاجة لا أهدهم راحوا يعدوهم لا وهم يخلقوا أنهم محلوا ولا يراحوا يحبوهم ولا يستطيعون لهم نصر ولا يهدي المستدرون لكم شيء يصرقوا ولا يدفع عنكم أي محلوا أصلاً مدى بتعوشيهم ولا أنفسهم مصروا ولا حتى الجهد المدفعوا عن فوسهم لا يكتبعوا تعبدهم وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوهم وجدوا فهات عالة ما هو يا ما هو عظيم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 ده عمره صاروا اليوم ما لم عليه هذا صدرهم يوم عليهم يعطوه ما ما دارتش اللهم ارضى لي جنبها هم عن اللهم عليها هم عن ارضى لي عليها لا يقول لا ما بتعز عليهم لا محمد يقول ما بتعز عليهم أملهم أيدي بها معلم أيدي ي يسبرون بها أملهم بها أملهم أعين يسمعون بها من هذا العمل يعني يقول فلا بدوه قال واحد يقول فيها أدعو شرائها برضو صنامده وكيدوني ولا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 ثم تعيلي فلا ينظرون اجهدوا يهدكم وراكم هلوني اما انا اولي لي الله يعني ان الله ناصر الله بارسني على الدين الزم الكتاب وهو يتغل الصالح وهو ينصر ولا والذي يرهدون من دونه لا يستطيعون نصر نصركم ويجب تعبدوهم من دون الله لا يستطيعون نصركم ولا عرفوا زي الله حتى يستطيعون نصر نفسكم وإن تدعوه من الهدى لا يسمعون قال الاسلام دوله اذا دعيتهم. اذا تعيكون انه جماه لا يسمعون وترىهم ينظرون اليك وهم لا يبسمون الاصنام الان بدي صور على و... بتقتلني بتعيلك مش حايف الصور على الصور ترىهم ينظرون اليك وهم لا يبسمون بي... لا انا اشعر بشيء وجادوا اهل النبي خذ احوار يعني انهم اهل النبي على ما اتى اليك من الاستهزاء والتكذيب والاداء رسمك ما في عادي ولا تيزين ابعد عن ابد هو النبي ما كان بيعزيه كان بيكتب يطبع الاسئله هو فضل هذا خذ العرف واعمل بالعرف نؤمر امور الرحمه والمعروف ابو محمد الامور يعني نتكلم واخبرهم بهذا العهد اليه وله وله ليس طوالا امور الحج هنا هذا واموره على جهدي لأنه بيصد وصفها معربنا يتكلموا على قال الله للنبي يعرف عنه مثل الله ما سبعك مثل الله انتقلت لا تتقلل هنو ولا ما مثل الله ما اتحب وإما يزعمك من الشيطان فاستعذ بالله إما المسلمين العالمين إذا اتحبك انت نفسك عليك فاستعد بالله من الشيطان لأنه قد يفوق دمه ويجي الشيطان يتقاه لأنه يوم عليهم يجازيه ويجيب ردك فعل آه. قال الله لأ إذا لازقه من الشيطان فاستعد بالله إنهم سبيعاً عليهم فاستعد بالله فالله سمع بايس مع دعاك وبايس تجيب لك وبايس يعينه هلاء الصبر إن الذين اتقوا إذا بسهم طائفاً للشيطان يتذكروا فإذا هم أبسلون قال الله الإسفاد المؤمنين اذا بس شيء من الشيطان يعني وقعوا في معصيه بيتذكروا ويرجعوا على المعصية بقولوا يتوبوا هذا لا يتبين اذا ما بدا جاء وقع في زله زل ولا صدر منها فيها معصيه الله وفعله لله كافر يتذكر ومن يذكر رجع الى الله فاذا هم مبصرون يستغفر الله ويتوبوا ويرجع واخوانهم يبدو انهم في الغيث ولا كل كلما مشركين الشياطين بدهم يمدّهم يخلّهم فلقي ولا بيتوب إذا بعضني بقول لك الصدق عليه ولا ولا يكتب ما بيسوون يعني ما بيتحوّس من ذهله معصياب يعذبون مصليق عليها عليها حرام ليش ما لا نسكن فينا <تصفيق> إخوان إخوان المسلمين شياطين شياطين بيدجوه المسلمون ما رأيتم يعني بيقرأ بيقرأ بيقرأ بلا يقرأ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 لان مش هيك بيقولوا ربنا احنا احنا نحن ما عم نمشي قال هذا بيعني احنا هذا ليش ما اخترت احنا ايها ليش ما اخترت احنا ايها من بس طب وهن قالوا انه لو جاء تشوف كل الاله انه الملائكه واللي الله عليهم كل الاموات قول إنما أتمنى الله يخاء من ربي لا ما بيدوبار بيدر خيرني أهم لهم آية الله لي من ربي هذا بساعي من ربي ما الله حلو اللي دون اللي بيجيب بينات واضحة بساعي كأنها بتبصر وفيها رد وفيها رحمة للمؤمنين ما من تعبها إلا المؤمنين اللي بيخاف الله ويحضره ويحضر جابه قال الله إذا قريء الله استمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون قال عليهما ترحمون لأن يرحمه في رحمه الله بن عبد الحين بايع بها إذا قريء الله عرف وضرب عرفوه بها واستحقوا رحمته الله على الدين. الدين طيب واجب على نبيه الصلاة هي واجب يعني واجب هو ما هو اللي واحد الدين اتعلم الدين لكن ما واجب عليه اجتماع القرآن ولا واجب لا على واحد واجب احترام القرآن أي لا في الأرض عارفهم واجب احترام الواحد عنده في حضرة الله والله في صلاة يعني هو واجب فالبعض يؤمن بالقرآن اليوم ما جاء في القرآن ما هو جعله ما لا على محمد الله في القرآن ونتهي عمنها عن ولا ما هو ذلك كيف حمل القرآن أما الله فما كان نخديبه في القرآن يتحطه يعمل يعمل وما الناس يماعي تعلم واحد بنفسه إذا قبضت إذا قبلت الأم الناس يعلم الناس يخفي إذا كان هذا بعضه لا بيجي بعالي باقي هذا أنا ما يجوز إن الأم تتركه ما يعطيها عالمه مع الربني الأني وذكر الله في نفسه كتربوع وحيفة وجون الجهل من جواد الغنوة الأصل أمر الله نبيه أنه الله في نفسه تبرع يعني به تظلم تظلم بيني اللي هتفطر متظلم مظهر الفجر حاجة تجربه و ب بقصور توارق مسألة من الله دي من لا يعني إيش مسكن إيش من دهني ده و خايفة إنه بيكون خايف من الله ودون الجهاد من الأول لا يصيح صيح بالكتاب والعصر يعني أص أص أول يوم آخر ولا تقول من القاضين إيه ده ولا جه وجوال النبي ولا جه من القاضين اللي مش كن تلاتين ألف من الله لا صبح ولا مساء ولا خذبون ولا حذبون إن الذين عند ربتا يعني الملأة لا يستكبرون عن إبادته ويسبحونه ولا يسجدون ما يستقبرون مثل هالآبثة استقبرون يعني رو... أنفوا من عبادة الله أنفوا واستقبرون فقطعهم هم ملأة ما يتشقرون مثل هالآبثة هم تواضعون العظمة لله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 dan dan is nog meer dat qua